بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بعد فشرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الخاص بعد كلامه على العام لأنه مقابله فالعام يقابله الخاص الخاص ضد العام ولما كان العام يدل على أشياء من غير تعيين يعني يستغرق مدلوله من غير تعيين فواجب أن يكون الخاص مقابلا له في التعريف لأنه مقابله ولهذا عرفه بأنه يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه فالعام كالرجال والطلاب كالمؤمنين والكافرين وهكذا والخاص كزيد وعمف الرجال العام هذا الرجل خاص هذا الخاص اللي يقابل العام وهو مدل على شيء بعينه اما التخصيص فانه مقابل فأه فأه التخصيص هو فعل المخصص او اخراج الشيء الذي دخل في العموم ولهذا يقولون في هو بيان المراد باللفظ بيان المراد باللفظ يعني يبين ان امورا لو لاه لكانت داخلة في العموم فأبين أنها ليست داخلة أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم مثلا قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم هذا تخصيص لعموم قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات هذا عام موت عمومه نبدأ خذنا الفضل العام الصير العام إذا قرأ قارئ قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يقول هذا عام والله خاص ما وجه عمومه إذا كان عاما نكرة المشركات نكرة والله شيء عجيب يا أخواني أل دخلت على الجمع لا ليس جنسية استغرقية فهذه أل دخلت على جمع المشركات جمع جمع ايه مشركة وما بثاوى الف قد جمع جمع بالالف والتالي لو يسمونها مؤنثا سالما فهذا يعم كل مشركة يهودية مصرانية مجوسية لا دينية ابانة الاب وحدها تدل على انه على أن لا يجوز للمسلم ان يتزوج مشركة شملت اهل الكتاب ولا لا شملت اهل الكتاب ثم جاءت آية أخرى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن فدلت هذه الآية الثانية للآية المايدة على تقصيص الآية الأولى وجعلت جواز وجعلت زواج أهل الكتاب زواج الكتابيات اليهود والنصارى جائزا وبيّنت أنه لم يكن مرادا في الآية الأولى أو ليس مما يتناول حكم الآية الأولى وهنا يبين لك أهمية هذا العلم هو بين جدا لكن لن تفهم القرآن على وجهه إلا إذا عرفت العام الخاص المطلق المخيد وما يذكره الأصليون في هذه الأبواب المهمة جدا وهنا قد يتقائل ويقول الكتابيات لسنا مشركات هذا دير على ان اهل الكتاب غير مشركين يضرب القرآن بعضه ببعض تقول له لماذا اهل الكتاب غير مشركين يقول لك لان الله قال ولا تنكحوا المشركات واجاز لنا نكاح اهل الكتاب فدل هذا على ان الكتابيات غير مشركات يبقى انت يا جماعة بتكفروا الكتابيات ليه وربما جاء وقال لك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والعطف والعطف في الطاب المغيرة ويأتي بالشبهات التي يطرحها وتجد احيانا ردود بعض الناس عليه ليست ردودا علمي هؤلاء الذين يأتون بالاباطيل وهدم قطعيات الدين قلت لكم مرارا لا يمكن الرد عليهم بطريقة علمية صحيحة توحد حججهم الا عن طريق، هذه العلوم علم الاصول وعلم اللغة العلوم العقلية ايضا فاذا فهم الانسان العام والخاص قال لا. الكتابيات داخلات في المشركات لكن خصصت الكتابيات خصصنا بهذه الاية كما انه اذا قيل اكرم الطلبة ثم قيل لا تكرم محمدا ومحمد من الطلبة فالتخصيص ليس اخراجا له عن مدلول لفظ الطلاب ولكن اخراج عن مدلول هذه العباره هذه الكلمه على بعضها يعني مدلول الايه انك لا تنكحوا المشركات لما اخرجنا لما اخرج الله سبحانه وتعالى نکاح الكتاب لم يكن اخراجا لهن عن كونهن مشركات ولكن اخراج لهن عن النهي عن نکاحهن هذا مثال يعني يصلح لما ذكرته مرارا إذن التخصيص بيانه أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم إذن هو من مدلول اللفظ المشركات من مدلولها أهل الكتاب لكن غير مراد بالحكم نحن لا نتكلم عن كون هذا خارجا عن اللفظ بل المشركات يتناول الكتابيات لكنه خارج عن الحكم وهو النهي عن نكاح المشركات فالتخصيص بيانه بعض مدلول اللفظ ومحل الحكم وقيل قصر عام على بعض اجزائه قصر عام على بعض اجزائه فخرج بهذا تقييد المطلق قصر العام على بعض اجزائه فخرج تقييد المطلق لانه قصر للمطلق وليس للعام كما سنبينه ان شاء الله تعالى وكذلك خرج الاخراج من العدد ك10 الا 3 طيب والخاص يقابل العام وهو مدل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة هذا كبس العام الخاص من حيث عموم تناول هذا اللفظ هل يتناول كل شيء أو يتناول أشياء معينة والخاص أيضا قد يكون خاصا باعتبار وأعمى مما تحته باعتبار آخر فقال فمنه عام مطلق وهو ما لا أعمى منه كالمعلوم المعلوم يتناول الموجود والمعدوم ويتناول الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء كل شيء من المعلومات هتكلم فهم أن أعم شيء عام مطلق ليس فوقه عموم وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد زيد أخص شيء في الرجال يعني هذا الشخص المعين زيد أو عمر أو كان أخص شيء في الرجال وان كان زيد يتناول لكن باعتباء النظر الى كونه اخص شيء في اطلاق الرجال لكن قد يقول وقال لا حتى زيد يعم الجسم كله والجسم فيه خصوصيات ثم يأتي بعد ذلك للتخصيص ويستمر الامر الى ان يصل الى الجوهر الفرد عند الاشاعر والجوهر الفرد نظرية كبيرة فيها خلاف بين اهل الاسلام وفيها خلاف بين اصحاب العلوم ال الكونية خلنا من قضية الجوهر الفرد وخاص مطلق وما لا اخص منه كزيد وما بينهما فعام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما فوقه فالانسان خاص بالنسبة لما الحيوان ها الن activity of tam Kyaj الذكر والانثى والذكر خاص بالنسبة الى الانسان لكنه عام بالنسبة لى زيد وعمر فلان وفلان, وفلان واذا قلنا مثلا المؤمنون فهذا عام بالنسبة لل بني الإنسان لكنه هذا خاص بالنسبة لبن الإنسان لكنه عام بالنسبة لكون هؤلاء المؤمنين مصريين ولا من الحجاز ولا من العراق صح؟ ثم إذا جئت إلى مؤمني اهل العراق كان أيضا أعم من أهل البصرة وأهل الكوفة لكنه أخص لكنه خاص بالنظر إلى المؤمنين عموما ثم هكذا تنزل إلى أن تصل إلى أدنى شيء فيكون هو الخاص المطلق وأعلى شيء هو العام المطلق وما بينهما فعاموا بالنسبة لما تحته خاصوا بالنسبة لما فوقه كالموجود والتخصيص عرفنا التخصيص عرفوا هو بقول اخراجوا بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخة بانه رفع لجميعه هذه الفروق بين التخصيص والنسخة ذكروا بينهم فروقا كثيرة واقتصر المؤلف على بعضها فقال يفارق التخصيص النسخ بانه رفع لجميعه إن انه ضمير في قولي بانه يرجع الى النسخ أقرب مذكور بأن النسخ رفع لجميع الحكم ولجميع ما تناوله اللفظ وأما التقصيص فرفع لبعضه وليس رفعا له جميعه وإنما رفع للبعض فإذا قلت أكرم الرجال ثم قلت لا تكرم الرجال هذا نسخ ولا تقصيص نسخ لأني رفعت الحكم كله وإذا قلت أكرم الرجال ثم قلت لا تكرم زيدا هذا التخصيص لاني رفعت بعضه وسيتب معرفة التخصيص فيما بعد ان شاء الله فيفرق نسخه انه رفع لجميعه وبجواز الفرق الثاني مما ذكر المؤلف وبجواز مقارنة المخصص يعني ان الناسخة لابد فيه من التأخر في النزول يكون الناسخ في نزوله او في الكلام به بعد المنسوخ لابد من هذا اما التخصيص فقد يكون مقارنا وقد يكون متأخرا أيضا وقد يكون سابقا يعني النص الخاص ممكن يتقدم على العام ممكن يساوي العام يكون معه في نفس الكلام المخصص المتصل ممكن يتأخر عنه كل هذا جائز فإن تأخر عنه فكيف نفرق بينه وبين الناس من الوجوه الأخرى ككون الناس رافعا للجميع والتقصيص رافعا للبعض لكن من حيثية التأخر الناس لا بد أن يكون متأخرا اما الخاص فيمكن أن يكون متقدما ومساويا يعني مقارنا ومتأخرا الثالث قال والفرق الثالث بينهما قال وعدم, وعدم وجوب مقاومته ان النسخ الفرق الثالث هذا معناه ان النسخ يلزم ان يكون الناسخ مساويا للمنسوخ في القوة في الرتبة فلذلك لا ينسخ الكتاب بالسنة ولا ينسخ المتواثر بالأحد عند الجمهور لان الرتبة مختلفة واما الخاص واما التخصيص فيخصص فتخصص السنة الكتاب ويخصص قول الصحابي النص ويخصص القياس النص إلى آخر ما سنعلقه ان شاء الله التخصيص يمكن ان يكون المخصص دون المخصص في بالرتبه دون العام يعني في الرتبه لكن النسخ لا لا بد ان تكون رتبته واحدة فلا ينسخ كتاب بسنة ولا ينسخ متواثر من السنة بأحد منها وهكذا الرابع من الفروق قال ودخوله على الخبر بخلاف النسخ النسخ لا يدخل الأخبار على الصحيح المشهور إلا إذا أتى الحكم بصورة الخبر كما يأتي إن شاء الله تعالى لأن النسخ رفع والخبر لو رفع كان مناقضا للخبر الأول فيكون كذبا إذا قلت جاء زيد فما قلت لم يجئ زيد هذا كذب فالنسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأحكام المربي أخباره الخبر هنا اللي هو ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته يعني مش الخبر بمعنى الحديث لا الخبر هنا لو يقابل الإنشاء النسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأمر والنهر افعل ثم يقل لا لا تفعل او كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فيه نهي ثم إباح فيه امر مثلا ويأتي بعده ما يرفع ويجعله محظورا وهكذا إنما التخصيص يدخل الأخبار جاء القوم إلا زيدا جاء القوم ثم قلت لم يجئ زيد وهكذا يدخل الأخبار ويدخل الإنشاءات أيضا ثم قال بعد بيان بعض الفروق بينهما بين النساء والتخصيص ولا خلافة في جواز التخصيص يعني لا خلافة بين أهل العلم في أن العام يجوز ان يخصص بل معظم او بلاش نقول معظم لنكون يعني معبرية تعبيرا صحيحا وان كان هذا الشائع في كتب الاسود لكن التحقيق ان لا ليس معظم لكن كثير جدا من عمومات الكتاب والسنة مخصوصة كثير من العمومات مخصوص. حتى شاع عندهم انه ما من عام الا وخص لكن هذا العبارة غير محققة ليست صحيحة ثم ذكر أنواع المخصصات فقال والمخصصات تسعة المخصصات جمع مخصص والمخصص حقيقة هو المتكلم بالخاص وموجد الخاص يعني المخصص للنصوص هو الله عز وجل الذي تكلم بالقرآن والنبي عليه السلام الذي تكلم بالسنة هذا من حيث الإطلاق الحقيقي لكن يستعمل في الدليل المخصص الذي حصل به التخصيص مجازا وشاع هذا وصار عرفا مستعملا عند اهل العلم لان التخصيص فعل والمخصص اسم فاعل والفعل انما يصدر حقيقة من فاعل فاسناد الفعل الى الكلام ليس حقيقة وانما مجاز لان اذا قلت اذا قلت قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثقت السماء العشق عام وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص المخصص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لكن حقيقة ليس هذا المخصص المخصص هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم بهذا لكن شاع هذا وصار عرفا غالبا في الاستعمال ولهذا ذكر قالوا المخصصات تسعة لكن المخصصات لو كنا نتكلم مع حقيقة لا يخصص النص إلا, إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واضح قلنا الفرق لكن الاطلاق المجازي على الدليل الذي حصل به التخصيص الكلام الذي حصل به التخصيص او الدليل المخصص نعم هي تسعة انواع كما ذكر نولف اولها الحس التخصيص بالحس بالرؤية مثلا قال الله عز وجل في ريح عاد ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها كل احنا قلنا كل من أدوات العموم فهذه الآية بظاهرها تدل على أن كل شيء دمر يبقى السماء دمرت والأرض دمرت والجبال دمرت والبيوت والأشجار وكل شيء لكن الحس يجعلنا نرى السماء لم تدمر الأرض لم تدمر فنحن نقول هذه الآية مخصصة بالحس تتكلم بكلام الحس فلا تقول هذا الكلام غير صحيح بل إنه كلام صحيح وأحيل فيه على الحس ومن العلماء من قال ان هذا العموم مخصوص اصلا بآية اخرى وليس بالحس وعلى كل هو من أمثلة عندهم من امثلة العام الذي اريد به الخاص اطلق العام واريد به الخاص الثاني التخصيص بالعقل ان تخصص عموم الكتاب والسنة بالعقل يعني قال الله تعالى الله خالق كل شيء الله تعالى يطلق على اي شيء ولا لا ها؟ يطلق قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيدهم بيني وبينكم الله غلق كل شيء لكننا نقول لم يخلق الله ذاته وصفاته ما الذي خص الذاته الصفات العقل لان الخالق لا يمكن ان يكون مخلوقا خص عقل ذاته هذا مشهور عند اهل العلم حتى في التفسير يذكرونه ذكروا الجلال الجلال السيوطي ولا المحلي اللي حيب أذكر الآية نصف الثاني المحلي نعم الله خالقه كل شيء في سورة الزمر يبقى المحلي قالوا خص العقل ذاته وهكذا يعني أن العقل أخرج ذات الله عز وجل من عموم قوله الله خالقه كل شيء وما سوى الله ذات الله تعالى وصفاته ما سوى ذلك فإنه مخلوق وكان المعتزل يستدلون بهذه الآية على خلق القرآن عمومه والإمام محمد يرد عليهم بأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل شوف الرد على أهل البدع يكون عن طريق هذا العلم العظيم علم أصول الفقه وعلم اللغة كذلك لكن يجي واحد يقول له والله فأنا مش فاهم ليه المعتزل يستدلوا والله قادر كل شيء على خلق القرآن ولن مش فاهم تقول ما لن تفهم وجهة تدلالهم إلا إذا فهمت العموم والخصوص ولن تفهم الرد عليهم كذلك إلا إذا فهمت العمومة والخصوص قال وبه يعني بالعقل خرج من لا يفهم من التكاليف يعني بدليل العقل المخصص أخرجنا من لا يفهم من كونه مكلفا مثل ما سبق لنا في أوله علم الأصول شروط المكلف أن يكون عاقلا إلى آخره فغير العاقل خرج من التكاليف إذن لما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم او يا ايها الذين امنوا او يا ولله على الناس حج البيت الناس يشمل المجنون صح يشمل المجنون فلو قال قال المجنون يجب عليه الحج لان الله قال والله على الناس هذا عموم نقول لا ليس ليس متناولا للمجنون اخرج العقل المجنون ليس اهلا لان يكلف فهذا تخصيص بالعقل والمراد العقل يعني الذي وافقته النصوص ليس العقل الذي يبتلع شيئا يخالف النصوص ليس الإحالة على العقل المناقض لنصوص الكتاب والسنة أو لقواعد الشرع وإنما الإحالة على العقل الصحيح السالم من الشبهات وبه خرج من لا يفهم من التكليف ثم إنه إذا قيل إن العقل خصص فلن يختلف العقلاء إنما يختلف العقلاء في فيما لم يكن مجزوما به إنما الشيء القطع بدلالة العقل هذا هو المراد هنا لكن لو كان العقلاء مختلفين بل ليس العقل دليلا موجبا لذلك لأن ما كونه, كونه قاطعا عقليا أو واجبا عقليا معناه للعقلاء لا يختلفون مدام في خلاف بين العقلاء بل ليس قاطعا عقليا إلا أن تكون مكابرة إلا أن تكون مكابرة الثالث من المخصصات والإجماع والحق هو أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده يقول الإجماع من المخصصات لكن الحقيقة هو يقول المؤلف يقول الحقيقة أن هذا هو على سبيل التجوز فليس الإجماع هو المخصص ولكن الإجماع دليل مخصص الإجماع أنا عودة أن صرف بنا تيتكرون العبارتين الإجماع دليل مخصص الإجماع دليل مخصص سمعت العبارتين الاجماع دليل مخصص الاجماع دليل مخصص عمان انت حركوا لكن محدش تم يعني الفرق قول الفرق كشي يعني اعلم كده الاجماع صفته الاجماع دليل صفته انه مخصص طيب الاجماع دليل مخصص فايه معناها دليل مخصص دليل على وجود مخصص وليس هو المخصص لكن لما اقول الاجماع دليل المخصص يعني هو هو الذي خصص واصلا نسبه التخصيص الى على اصلا انها لكن حتى هذا مجاز بعد مجاز لان ليس الاجماع مخصصا ولكن الاجماع يدل على وجود نص مخصص اي دليل على لما اقول اجماع دليل مخصص اي دليل نص مخصص فمخصص صفة لموصوف محذوف تقديره نص لا دليل أعام الإجماع دليل مخصص أي دليل نص أي دليل وجود نص مخصص يعني دل الإجماع على وجود كتاب يخصص أو صنة تخصص وسيأتينا إن شاء الله في الإجماع إن الإجماع لابد له من دليل لهذا قال الحق ليس بمخصص بل دال على وجود فهو دليل نص مخصص وليس دليلا مخصصا بنفسه ومنه أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع الذين آمنوا يتناول النساء صح والصغار والعبد والأمى وهؤلاء كلهم خارجون خرجوا بماذا فيها أحاديث في, في سندها كلام ولهذا كان التخصيص هنا بالإجماع أقوى خص الإجماع العبد والأمة والمرأة و غير البالغ فلم يشمالهم قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله لذلك المرأة لو تبيع لمرأة في وقت نداء الجمعة الثاني البيع صحيح لا لا صحيح عندنا وعند غيرنا لكن لو باع رجل لرجل بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع فاسد عندنا عند الحنابل فقط أما الجمهور يقول بالحرمة مع صحة البيع ثم بعد ذلك الرابع والنص الخاص يعني النص الخاص مخصص للنص العام سواء كان هذا النص كتابا او سنة متقدما او متأخرا وقلنا ان النص هنا اطلاق من اطلاقات النص المراد به ها الكتاب والسنة كيفما كان وليس المراد به ما لا يحتمل الا معنا واحدا المرض بالنص هنا أي الكتاب والسنة الكتاب والسنة يخصصان فالكتاب يخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب والسنة تخصص السنة مثال ذلك قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك ده بعد آية, إيه والمحصنات من النساء ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم إلى الآخر دلت الايه بعمومها على جواز نكاح الرجل عمته و جواز نكاح الرجل عمه امراته وخالتها ثم جاء الحديث لا تمكح المرأة على عمتها وخالتها يعني الايه بدون الحديث بدون ورود هذا الحديث ناخذ يجوز الرجل أن يتزوج امراه كانت عمتها تحته يعني تزوجتها له ويجوز ان يتزوج امراه كانت خالتها تحته فاجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها خرج هذا من العموم بقول عني الصلاه والسلام لا تنكح المرأة على عمتها او او العموم فين في الايه احل لكم وراء ذلك ما وجه العموم ما احنا قلنا كنا ما من ادوات العموم يبقى كل امراه غير غير التي ذكرها الله غير اللواتي ذكرهن الله في هذه الايه يجوز نكاحها ثم السنة اخرجت ايضا بعض هؤلاء النسوة وكتخصيص قوله تعالى يصيكم الله في اولادكم وجه العموم جمع مضاف فيكون عاما كما سبق بالامس خص هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يبقى الاية بعمومها تدل على ان الولد الكافر يرث اباه والابن يرث اباه الكافر الابن المسلم يرث أباه الكافر الولاد الكافر يرث أباه المسلم لكن حديث أخرج هؤلاء من العموم وكذلك قول إن معشر الأنبياء لا نورث فأخرج الأنبياء كما سبق لنا بالأمس تقصيث قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح قيل حقيقة في العقد مجاز في الوطن وقيل بالعكس وقيل مشترك يعني حقيقة فيهما هذه الأخوة المشهورة في النكاح حتى تنكح ثوجا غيره قد يقول قائل المراد العقد فلو عقدت عقد عليها رجل حلت لثوجها الذي طلقها ثلاثا يبقى اي نكاح لو يوم وليلة لو عقد بس لو نكحها ولم يجامعها مش جن عمومه حتى لو قلنا هو حقيقة في العقد قد يقول قائل خلاص عقد ولم يجامعه فهو نكحها نعم نكحها والدليل أنه نكاح معتبر الإجماع ده نكاح معتبر وحينئذ إذا عقد عليها حرمت عليه إيه أمها العقد على البنات يحرم الأمهات فأنا بمجرد أن أتزوج امرأة صارت أمها بالعقد مش بالعقد صارت أمها حراما علي أبدا فخلص أنا تزوجت هذه المرأة وطلقتها فلترجع إلى زوجها فجاء الحديث لا حتى تذوقه عسيلتها حتى تذوقي عسيلتها ويذوق أو حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك يعني لا بد من من الوط لا بد من الجماع فكان هذا الحديث مخصصا وقيل هو بيان وليس تخصيصا لان كان مشتركا فانه يكون من البيان قال لا اعتراض المثال لكنني نوعته لكم في الامثله حتى تعرف أهمية الخاص واهميه فهم تخصيص النصوص بعضها لبعض ذكر المؤلف ايضا مثالا اخر وهو حديث لا قطع إلا في ربع دينار يخصص عموم قول الله تعالى والسرق والسرقة العموم هنا في ال يعني الذي سرق والتي سرقت فشمل ذلك كل سرقة قليلة كانت أو كثيرة جاء الحديث وخصص أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وقول النص الخاص هذا من المؤلف عام عام في الدلالة فيشمل النص المتقدم والمتأخر والكتاب والسنة يعني عموم قول المؤلف النص الخاص يدل على أن كل نص يخصص كل نص سواء كان المخصص كتابا أو سنة كان متقدما أو مقارنا أو متأخرا وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لكن ولهذا قال ولا يشترط تأخره يعني لا يشترط أن يكون المخصص متأخرا بل يمكن أن يكون متقدما لأنه ليس نسخا بل هو رفع لبعض ما دخله وليس لكل ما يتناوله اللفظ عام وعنه بلى يعني عن الامام احمد روايه انه لا بد أن يكون المتاخر ان يكون المخصص متاخرا فان كان متقدما فإنه لا ين... لا يخصص فيقدم المتاخر وان كان عاما كقول الحنفيه ابنان على هذا القول المتاخر هو المقدم إذا كان العام هو المتأخر فإننا لا نأخذ بالخاص إذا كان الخاص المتأخر فإننا نخصص به وعند التساوي يتعارضان ويتساقطان بناء على هذا القول الثاني لكنه قول ضعيف والصريح أن الخاص مقدم مطلقا يعني الخاص مقدم يعني هو القاضي على العام هو الذي يخصص به العام كان سواء كان متقدما أو مقارنا أو متأخرا قال الطوفي رحمه الله لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا يعني خصصنا بالخاص تقدم وتأخر فإننا أعملنا الدليلين وإذا قدمنا وهذا مشهور ليس التفقف الذي قاله لا وأما إذا أخذنا بالمتأخر فإننا الغينا واحدا وعملنا بالثاني بيان كوننا عملنا بالدليلين أنه إذا قال أعطي زيدا درهما ثم قال لا تعطي أحدا شيئا فين المتقدم وفين المتأخر أعطي زيدا درهما خاص متقدم ثم بعدها قال لا تعطي أحدا شيئا متأخر فالفين العموم في لا تعطي أحدا شيئا نكرة في سياس إنهي لا تعطي ينهاه لا تعطي أحدا شيئا فإذا عمل بهذا العموم وحده ولم يعطي أحدا شيئا ومنع زيدا لو كان ألغى ذلك لا أعطي زيدا كان قد ألغى النص الأول خلاص ألغينا دلالة الأول فيكون قد ألغى النص الخاص فلم يعطي زيدا وإذا أعطى زيدا ومنع من سواه كان عاملا بالخاص وبالعام بالخاص في إعطاء زيد وبالعام في عدم إعطاء غيره والقاعدة المتفق عليها أن الإعمال أولى من الإهماش إذا أمكن إعمال الكلام ولو بوجه من الوجوف هو أولى من إهماله فهذا هو الصحيح أن الخاص مقدم مطلقا سواء تقدم في وروده أو تأخر أو مقارنا لكن على القول الثاني أنه لا بد ان, أن يكون خاص متأخرا قال فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده يعني ما على هذا يقول إذا تأخر العام عن الخاص على القول الثاني لشرط التأخر للتقصيص يقول وكأن العام نسخ الخاص ولكن يرد عليه أن النسخ لا يلجأ اليه إلا عند تعذر الجمع لأن النسخ رفع لأحد النصين فلا يرجع للنسخ إلا إذا تعذر الجمع ونحن نستطيع الجمع بأن نعمل بالخاص ونعمل بالعام فيما لم يعارضه فيه الخاص فنكون أعملنا الدليلين معا أعملنا الخاص في مورده وأعملنا العام في الجزء الذي لم يعارضه فيه الخاص دائرة بداخل دائرة فأنا الجزء فالجزء هو تضمنته الدائرة الخاصة معمول به وباقية الأجزاء خلاص خارجة عن إطاري تناول النص الخاص وباقية على العمور وهذا هو الأولى والذي عليه جمهور أهل العلم نعم. بالقرينة هذه بالقرينة لا يرجع فيها لمجرد اللفظ يعني إن قلت إنه يريد النسخ فإنه بالقرينة كلامنا هنا في الاطلاقات في المجردات ليس فيما فيه قرينة لأنه لو لم يكن قرين فسيعمل بكليهما لكن إذا كان قرين فالقرأين يعولوا عليه في الفهم قال فعلى هذا يعني فعلى القول الثاني الذي يعتبر أن يكون المتأخ... المخصص متأخرا ليعمل به وإلا فلا عمل به متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه فيتساقطن ويبحث عن دليل آخر وأما على القول الأول اللي هو الصحيح أنه لا يعتبر التأخر فلا يضر الجهل بالتاريخ لأنه غاية ما يمكن ان يقال عند الجهل بالتاريخ ايه يعني ايه غاية ما يمكن ان يكون العام متأخرا ونحن نقول لو كان العام متأخرا سنعمل ايضا بالتخصيص فلو جاهلنا التاريخ من بابه اولى نعمل به ولا اشكال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة ده, ده كلها احترازات لذكر الاقوال الاخر المخالفة لعموم قوله النص احنا قلنا المؤلف لما قال النص شمل الكتاب شمل الثنة شمل المتقدم والمساوي والمقارن والمتأخر هناك خلافات في مناطق من هذه العمومات بيّن لك الخلاف في التقدم والتأخر الخلاف الثاني أن من أهل العلم وهو رواية عند الحنابلة وهو أيضا مذهب بعض الحنفية أن الكتاب لا يخصص السنة السنة تخصص الكتاب نعم لكن الكتاب لا يخصص السنة هو لا ينظر هنا, هنا النظر الموجود في الناس في الناس يقول لابد من التحاد برتبة فالسنة تنسخ الكتاب لا الحنفي ورغاية عندنا يقول لا انا اتكلم من حيثية اخرى الله عز وجل يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه فمن المبين النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان الكتاب مخصصا للسنة كان المبين مبينا ولا لا وهو السنة مبينة فلو كان القرآن يخصص احنا قلنا التخصيص بيان بيان لبعض الأفراد غير داخلة أليس كذلك فكيف تكون السنة التي هي مبينة مبينة في نفس الوقت الشيء لا يكون مبينا مبينا صح ولا لا فهذا وجهة من قال بهذا القرآن هذا قول ضعيف والذي عليه عمل جمهور أهل العلم وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم التخصيص تخصيص الكتاب بالسنة ويدل عليه عموم قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء والسنة داخلة في عموم قوله لكل شيء ثم انه التعارض الذي يفرضه الحنفية إنما يكون من لو كانت الجهة واحدة لا يكون الشيء مبينا مبينا من نفس الجهة لكن مع انفكاك الجهة مبين يكون مبينا في نص ومبينا في نص اخر فالجهة منفكة انما يكون التعارض عندما تكون الجهة متحدة فلا يكون الحديث مبينا لآية الآية مبينة له لهنا نقول كل منهما مبين مبين لكن آية تبين حديثا وحديث آخر يبين آية أخرى الجهة منفكة فلا تعارض ومن أمثلة تخصيص الكتاب للسنة يعني السنة عامة وحديث والقرآن خاص أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كانت المعاهلة بينه وبين قريش أن من جاء من المشركين مسلما يرده إليه من هذه تشمل الرجال والنساء فلو جاءت امرأة يردها وإذا جاء رجل يرده في القرآن الكريم تخصيص لهذا يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهم حل لهم هم يحلون لهم فالآية خصصت عموم الحديث وصار وصارت المعهدة متناولة للرجال دون النساء وكذلك قول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلى الله وأن محمد رسول الله النس هنا عام يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب ثم أخرج الله أهل الكتاب من هذا العموم فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون فلو أعطوا الجزية لا تقاتلوه هذا مفهوم الآية الكريمة لكن الحديث كان يتناول المقاتلة فلو أعطوا الجزية أو لم يعطوا الجزية أمرت ونقاتل الناس الغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونه محمد رسولنا هذه الغاية لكن القرآن جعل غاية أخرى وهي افعل جزيتي في حقي اهل الكتاب طيب ومن المخصصات مخصص الخامس بعد النص قال والمفهوم المفهوم ما ذل عليه اللفظ لا في محل النطق وسيأتي له كلام غدا ان شاء الله تعالى المفهوم اللفظ يدل بمنطوقه وبمفهومه اذا قلت اكرم الرجال النابهين فإن المنطوق يدل على أن كل نابه يكرم ومفهوم قولي النابهين لأنه يعتبر وصفته جعلته له قيدا يعني أو جعلته له شيئا يخصصه لأن الرجال عام يكون تخصيصا بالصفة مفهوم هذا أن غير النابهين لا تكرمه أكرم النابهين ثم ما قلت لك تكرم غيرهم لكن انت فهمت من غير محل النطق يعني دل الأغض لا في محل النطق على ان الناب غير النابه لا يكرم وهذا احتاج الى نباهة اصلا المفهوم يحتاج الى نباهة فلو كنت غير نابه فمش هتغفر المفهوم يحتاج الى نباهة فالمهم المفهوم حجة عند جمهور العلماء وسيأت ان شاء الله هذا فيما بعد فلما كان المفهوم معتبرا في بعض صوره خلاف كمفهوم اللقب ومفهوم العدد وغيره من السلفات التي وقعت فالمفهوم في الجملة حجة عند الجمهور ومن احتج بالمفهوم خصص به العموم مفهوم نص يخصص عموم نص اخر اما منطوق يخصص منطوقا فلا اشكال في هذا نحن قلنا النص النص بنطقه يخصص النص بنطقه ودي ضربنا لها امثلة لكن لا ده حتى مفهوم النص يخصص عموم نص اخر مثال ذلك قول دمي عليه سبحانه مثل ما ذكر المؤلف في سائمة الغنم الزكاة هذا نص خاص مفهومه أن غير السائمة ليس فيها ذكاء عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شات يعني يجب في كل أربعين من الشياة شات واحدة أنه لو كانت سائمة ولا غير سائمة يجب في كل أربعين شاة صح مجال عموم في أربعين شاة شات يعني في كل أربعين واحد يقول للأربعين هذا عدد وانت قلت لأسماعي العدد الخاص فلا لا أتكلم في أربعين مخصوصة كأنه يقول في كل أربعين كلما وجدت أربعين شاء كلما وجدت عندك أربعين شاء مش أربعين معينة لا كل أربعين فإن فيها شاة سائمة كانت أو غيره سائمة قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة مفرومه أن غير السائمة لا زكاة فيه خصصنا عموما قولي في أربعين شاء شات بمفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة طيب قال وفعل وفعله يعني ومن المخصصات فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني السابق من المخصصات كان القول السنة القولية النص يشمل الكتاب والسنة القولية ايضا السنة الفعلية مخصصة لعموم القرآن والسنة سواء كانت هذه السنة فعلية او كانت تركية لان الترك فعل واضرب مثلا لهذا مثلا لهذا قول الله عز وجل في الحائض او في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا يعم كل قربان لا تقبيل ولا ضم ولا جماع ولا شيء صح وكانت اليهود اذا حاضت فيهم المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها لكذا تعرف من الذي كرم المرأة الاسلام ولا غيره المرأة إذا حاضف عند اليهود كأنها يعني يعني لو كان نجاسة حتى ممكن يلابسها يا ولكن يعني خلاص طلقة ولا قيمة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ده تخصص بالقول صح وبالفعل أيضا قال أيضا قال سعشر الرضاعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني وأنا حائض فأتازر فيباشرني فدل على أن المنهية عنه هو الجماع عندنا وعند الشفعية أشد عند الشفعية بد من أن لا يقرب ما بين السرة والركبة يعني مذهبنا أسهل لكن الشفعية مثلا عندهم فيها شدة وعادة ماذا تتفاوت من مسألة إلى مسألة المقصود أن باتفاق العلماء أي كان الموضع الذي ينهى عن قربانه باتفاق العلماء ليس النهي عن القربان عاما وخصص بالسنة القولية والسنة الفعلي طيب مثال التخصيص بالترك المثال ده ما عند الشافعية مش عندنا ونحن قلنا الشأن لا يعترض المثال الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذه الآية عم كل زان وزانية محصنا كان أو غير محصنا يعني ثيبا كان أو بكرا أضافت السنة الرجم فرجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعذا ولم يجلده معين الآية بعمومية تدل على إيه الجامع بقى. يعني سدل على الجلد حتى, حتى الثيب ويضاف إليه الرجم ولذلك قال الحنبلة يجلد ويرجم الشفعية قالوا لا يرجم فقط لا الحنبلة قالوا يجلد ويرجم معا أنا أضرب مثال على مذب الشفعية الآن أما الحنبلة فقالوا يجلد ويرجم وأما الشفعية فقالوا لا نخصص عموم الآية ونخرجه السيب فلا يجلد وإنما يرجم فقط طيب التصوصيب قالوا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فين الفعل له أنه ترك جلد ماعز وإنما رجمه فقط والترك فعل نعم الترك فعل فخصص الترك الذي هو فعل عمومة الآية الكريمة الزانية والزاني فجعل الجلد في حق عند الشافعية جعل الجلد في حق الزاني غير المحصن فقط وأما المحصن فيرجم ويجلد معا عندنا ويرجم فقط ولا يجلد عنده الشافعي الترك يخصص الفعل عمواني يخصص فهذا كان ف... فعلا او ترك لاني ترك من الافعاج بها ذلة اخرى لاني عندنا منطوق اخر ممكن يقول هذه حديثة تعيب لكن عندنا في الحديث خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام والثيبه بالثيبه جلده مئة والرجل فقالوا ده منطوق والمنطوق لا يعارضه فعل ربما كان حدثة عين او احتمالات اخرى يعني لن نعجز عن ردة لأس الحنابلة لن يعجز عن ردة اي عالم على الفترة لن يعجز عن ردة وانما شانه في قوة الرد وشان التي اعترض المثال خلينا نمثل عشان نمشي عايزين نخلص وتقريره ايضا من المخصصات التقرير السنة التقريرية تخصص النطق تخصص الكتاب والسنة اذا كان فيه نطق. ومثالها على غير المذهب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الحنبلة يقولون, حتى يقولون إذا لا يستثنى إلا ركعتين الفجر فقط سنة الفجر قالوا إذا صليتهما قبل صلاة الفجر وأما بعد الفجر فمذهبوا الحنبلة على المعتمد أن لا تقضي هذه الراتبة إذا فاتت وإنما في هذا الوقت إنما تقضيهما بعد طلوع الشمس وارتفاع هقيد رمح الشافعية قالوا تقضى وهو رواس عندنا واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فسألوا عنهما فقال لم أكن صليتوما قبل الفجر فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالوا هذا التقرير يخصص عمومة لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لكن هذا لا يتمشى على مذهبنا يعني هذا مثال عند الشافعي ممن تفهم القاعدة سواء كانت يا إخوان. أصول الفقه لم تؤخذ من الفروع وإنما الفروع هي التي بنيت على الأصول هذا عند الجمهور خلافا للحنفية حنفية عكسوا القضية حنفية أخذوا أصولهم من فروع أئمتهم ولذلك كانوا يحتاجون إلى تقييدات حتى لو خرج طارعا عن القاعدة يحطوا قيد قا... لل... لل... للقاعدة لكن الجمهور اللي هو يسمونه ماذا بالمتكلمين؟ لا ينظرون إلى الفروع عند التأصيل الفروع مبنية على الأصول لذلك كانت أصولهم أقرب إلى التحقيق ليه؟ لأنها موضوعية لا ننظر فيها إلى الفروع حتى لو فروعنا تخالف ننظر إلى دليل نجيب به لكن أصل أصل بمجرد لا ننظر فيه إلى الفرق طيب قول الصحابي إن كان حجه أي أمنا المخصصات المخصص الثامن في كلام المؤلف رحمه الله قول الصحابي إن كان حجه يعني إن كان حجة يعني ان قيل إنه حجة وهو مذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب المالكية على المعتمد وقول عند الشافعي ان قول الصحابي إيه حجة حجة يعني دليل شرعي زيه زي الكتاب والسنة والإجماع والقياس طبعا مش زيه بكل وده يعني مش بقواته لكنه في أصل كونه حجة يحتج به يعني القياس حجة نعم. حجة نعم لكن هذا القياس ما في القرآن؟ لا فلما أقول قول الصحابي حجة يعني ما تجيشش يقول لية شكل كران لا يلزم الحجة المتثاوتة لكن ما حجة يحتاج به عندنا وعند جمهور العلماء اذا قلت قول الصحابي حجة يبقى ذا علي لما انخصص في العموم يلزمك اذا قلت قول الصحابي حجة ان تخصص به مثل ما تخصص بالقياس لانه حجة وبالاجماء لانه حجة وبالسنة لانه حجة وبالمفهوم لانه حجة وهكذا فقول الصحابي عندنا يخصص العموم ولذلك قال الحنابلة إنه يجوز الأخذ من اللحية لفعل ابن عمر رضي الله عنهم عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحة أو خلي خلينا نقول هذا أمر بالإعفاء مطلقا أو عاما أمر بأن تعفي ولا وهذا الأمر في ظاهره نهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا قال أعفوا اللحة فمعناه لا تأخذوا منها لا تحلقوه ثم اختلف العلماء في معنى الإعفاء هل هو التكثير ولا الترك المطلق ثم رأينا ابن عمر إذا حج يقبض على لحياته فيأخذ ما زاد عن القبضة قلنا نخصص العمومة بإيه بفعل الصحابة لأن فعل الصحابة عندنا حج وهذا يلزم كل من قال بحجيتي قول الصحابة طب لو واحد ما قالش الحجيتي قول الصحابة حنقول له اجماع سكوتي لأن ابن عمر فعل ذلك في محضر من الصحابة مش حاجة خفية ويكرره ولم نسمع انكارا عن واحد من الصحابة وهو هذا الاجمع السكوت ان يقول المجتهد قولا او يفعل فعلا ويشيع وينتشر وتمر مدة يعني تدع فرصة للتفكر والتدبر والتأمل وليش هناك مانع من الانكار ثم لا يمكن المجتهدون اجمع سكوتي وهو حج فانت لم في كاكلك عن ان تقول بجواز الاخلي من اللحي ما ديما يجي البحث ثاني هل في مداد عن القبضه ولا مداد القبضه بحث ثاني بعد البحث الاول المهم ان احنا نقول يجوز الاخذه من اللحيه خلينا نخرج من المشكله الكبيره اللي موجوده عند بعضهم ان اللحية لا يجوز ان تقاضى مطلقا وكانك لو اخذت شعره يبقى بكبير وان كان هذا قلبه بعض اهل العلم ان لا تحلف لا تاخذ شعر اللحيه مطلقا وهذا موجود لكن قول طائفه قليلة جدا من العلماء الجمهور على جواز الاخذه منها والجمهور ايضا على حرمة حلقها طيب قال وق... وقول الصحابين كان حجة و... و... ولانه حجة فانه مخصص قال وقياس نص خاص يعني قياس النص الخاص اذا كان عندنا نص خاص وقسنا عليه فاننا نخصص به العموم فيكون القياس مخصصا لان القياس دليل حجة وا اصلا غير الدليل حجه وليس كل حجه دليلا فالقول الصحابي دليل وحجه والقياس دليل وحجه لكن ليس كل ما كان حجه كان دليل طيب مثال ذلك قول الله عز وجل وأحل الله البيع شمل ذلك بيع كل شيء صح ولا لا فبيع الرز بالرز تفاضلا جائز ولا لا على المختصر الايه جاء vaccines لنبيع إيه الذي أخرجه من العموم ثم جاءت السنة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعلة فيهما عندنا الوزن طيب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والعلة عندنا الكي الظاهرية نحن مش نعلل المسائل دي وهي الستة فقط التي لا يجوز فيها الربا وما سوى ذلك العلة ستة فقط التي يجري فيها الربا وما سوى الستة لا يجري فيها الربا فالرض بالرض عند الظاهرية متفاضلا جائز الجمهور يقولون لا يجوز طيب قبتوا مني لا يجوز الاية فيها واحلى الله البايع وتيجي بقى تشنى عليهم وتخالفون النصوص وتعمل لهم حكاية قال لك عندنا القياس يا أخي العلة هي الكيل العلة في الاصناف الأربعة سبذاب والفضة هي الكيل وقيل الطعم وقيل الاقتياط يعني ايا كانت العلة لكن احنا نتكلم عن ماذا بالان العلة الكيل الرز مكيل فيقاس على البرج فيكون الرز خارجا من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع حال بيعه متفاضلا فهو محرم يجري فيه الربا والدليل التخصيص بالقياس وهو قياس على نص خاص إذن النص الخاص لو قسنا عليه نخصص بهذا القياس عموم النص الآخر وهذا الصحيح في المذهب وقول الرمول العلماء قال وقياس نص خاص في قول أبي بكر أو بكر الصديق والمين ها ابو بكر عبد العزيز من كبار اصحابنا في قول ابي بكر والقاضي يعني يعني ابا يعلى وجماعة, وجماعه من الفقهاء والمتكلمين وقال ابن شهاب لا من الفقهاء لا يخص يعني لا يخص القياس عموما النصوص قال القول الثاني وفيه بعض قال هو, بل هو ضعيف وقال قوم بالجلي بالجلي دون الخفي فصل اخرون وقالوا نخصص بالقياس الجلي وسياتي معنا ولا نخصص بالقياس الخفي لكن عندنا كل قياس يخصص سواء كان قضعيا أو ظنيا جليا أو خفيا مدم قياسا صحيحا فإنه يخصصه العموم وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص عيسى بن أبان قال لا عيسى بن أبان من فقهاء الحنفية وأصليهم قال العام نوعان إما عام مخصوص وإما عام غير مخصوص العام المخصوص ضعيف ضعف عمومه بالتخصيص. إنما العام غير المخصوص قوي لم لم يخرم لم لم يضعف قوته شيء حاجه باقيه على عمومها خلاص قويه لكن حاجه مخصصه خرج بعض افرادها فحصل لها ضعف فلانه ضعيف فالقياس اضعف يعني ضعيف باعتباري مش ضعيف مطلقا لكن ضعيفهم باعتبار ضعيفهم بالنسبه الى الذي لم يخص فلكونه ضعيفا بالنسبة الى الذي لا يخص فلا باس ان يخصص القياس لان القياس ضعيف والنص العام يخص ضعيف والضعيف, والضعيف والضعيف يتقاومان لكن تيجي على العام الذي لم يخص تقوي وحرمته عظيما فلا يخص بقياس ربما لم يتحقق الإنسان منه فالضعيف لا يقاوم هذا القوي هذا, هذا قول عيسى بن أبان والصحيح أن القياس مطلقا يخصص جليا أو خفيا قطعيا أو ظنيا يخصص العام المخصوص والعام غير المخصوص أيضا ومثاله أيضا قول بايت على الزانية والزاني فاجده كل واحد من ما خصت بقياس عبدي على الأمة في قوله فإذا أحصلنا فنزلنا بباحشة وقيل المخصص هنا الإجماع للإجماع على هذا القول لكن ما ذكرته أولا قال ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد هذه بعد أن هذا الكلام على المخصصات انتقل إلى بعض مسائل العام قال التخصيص يجوز إلى أي حد من الحدود لا يمكن أن يكون التخصيص رفعا لكل الأفراد ليه؟ إذن لكان نسخا نحن بنقول التخصيص غير النسخ النسخ رفع والتخصيص إخراجا لبعض ما دخل حينئذ هل هناك حد نقف عنده في التخصيص اختلف الأصوليون في ذلك فقال الجمهور يجوز التخصيص إلى واحد يعني أقول لك أكرم الطلبة كلهم وبعد ما تخش المسجد أقول لك أكرم أخانا اللي هو بايت في المسجد لأنه هو بايت في المسجد ونسأل الله أن يجزيهم خير وأخرجت كل الطلبة اللي قاعدين دورهم ينفع الجمهور يقولون نعم ينفع حتى انت مش عاقبك لكن هو ينفع حتى مش عاقبك يعني صحيح انت مش هتكرمه لكن دي اصل امثلة نظرية محدش هيكرمه لحيك هي امثلة نظرية فكبر دماغك يعني فيجوز تصيخ العمومي الى واحد عند الجمهور وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع ويختلف بعد ذلك التحقيق عند اقل الجمع اثنين ولا ثلاثة فمن قال اثنين يبقى يجد التخصيص لدى ثلاث انه مجموع جقاف 어디 هو الصحيح فقال لابد ان يكون ثلاثة عندك يوال لازم تكرم ثلاثة من الطلبة وج thereby لي اكرم واحدا فقط اللي هو ايه ثم قلت لا تكرم الا فلانا جزاك الله خيرا اكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم الا فلانا لكن اكرم الطلبة الاجتماعة فلانا ليس تخصيصا لان ذكر بعض اسراد العام بحكم الوافق العام ليس تخصيصا جزاك الله خيرا على التنبيه إيه؟ نعم يعني يكون توكيدا عند الجمهور وهو حجة في الباقي عند الجمهور يعني العام إذا خص فإنه حجة يعني نقولتنا يا إخوة اللي مشاركتين معنا المثال الصحيح أكرم الطلبة ثم, ثم أقول لا تكرم إلا فلان فلانا هذا لكن أكرم الطلبة أكرم فلانا ده مش تخصيص لأن ذكرت هذا الفرض بحكم يوافق العلم فليس تقصير ذكره بحكم يخالف العلم وهو حجتهم في الباقي عند الجمهور العام إذا دخله التقصيص صحيح ضعفا عمومه لأنه خرج بعض ما دخل فيه لكنه باق على عمومه فيما لم يخصص فهو حجة في الباقي وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنه ولهذا عملوا بالعمومات المخصوصة كثرة جدا في الكتاب والسنة خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان قال أن العم إذا خص لا يكون حجة فيما بقي ليه أنه لأنه صار مستعملا في معنى مجازي العم في الحقيقة يتناول جميع الأفراد فلو خصصناه فإننا استعملناه في غير ما أضع له فصار مجازي قوله ضعيف يعني لا يعول عليه ليس عليه عمل أهل العلم ومنه الاستثناء قالillah ومن التخصيص الاستثناء التخصيص منه متصل ومنه منفصل التخصيص منه متصل ومنه منفصل يخواę traded dai الله يكرم التخصيص منه انا لست بقصر التخصيص معه التخصيص منه متصل ومنه منفصل المتصل لا يستقله بالكلام والمنفصل يستقله بالكلام يعني الكلام يستقله به وأما المتصل في لا يستقل به الاستثناء من التخصيص المتصل لان لا يستقلم الكلام لا يستقلم الكلام يقول لك إلا زايدا طب إلا زايدا دي رجعل إيه يقول لك والله إلا زايدا وخلاص يا أخي تكلم كلام العقلاء في عاجة اسمه إلا زايدا إذن لابد أن يكون متركبا مع إيه كلام قبله لكن قال لك أكرم الطلبة وبعد كده رجع قال لا تكرم فلانا بعدها بيوم ينفع لما ينفعش ينفع لان هذا كلام مستقل وكلام مفهوم أما الاستثناء فهو متصل لا يستقذ به الكلام فمن المخصصات المتصلة الاستثناء ومنها الشرط منها الصفة منها الغاية إلى آخر ما ذكروا لكن المؤلف ذكر واحدا فقط وهو الاستثناء اختصارا يعني هو نوع من أنواع المخصصات إلا أنه مخصص متصل ومنه الاستثناء وهو أي تعريفه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول او هو اخراجه ما لولاه لدخل في الكلام بإلا او احدى اخواتها اخراج ما لولاه لا دخل في الكلام با او احدى اخواتها يعني لولا الاستثناء لما اقول اكرم الطلبه الا زيدا لولا ان قلت إلا زيدا لكان اكرم الطلبة متناولا للجميع فلولا الاستثناء لا دخل زيد في العموم يبقى لولا لولا الاستثناء كان الكلام عاما فهو اخراج ما لو لا دخل في الكلام ايه لدخل لا دخل المستثنى في المستثنى منه لا دخل زيد في عموم الطلبة وهو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول هنا خلاف طويل مع النهان هو بيان ولا اخراج محله في الكتب المطولة المؤلف كأنه يقول انه ليس اخراجا بل هو بيان يدل على أنه غير مراد من أول الأمر وأهل اللغة وكثير من الأصليين وهو يقولون هو إخراج وليس بيانة إخراج ما لولاه لدخل فهو إخراج بعد أن كان داخلا قال فيفارق التخصيص أي فيفارق التخصيص المنفصل لكن لا يفارق التخصيص مطلقا هو نوع وقسيم للمنفصل وقسم من. التخصيص يعني تخصيص متصل قسم من التخصيص عموما المخصصات المتصلة قسم من المخصصات وهي قسيم للمخصصات المنفصلة يعني مقابل له فيفارق التخصيص يعني يفارق التخصيص المنفصل بماذا؟ اولا بالاتصال انه لابد في الاستثناء يكون متصل فلا صحا ينفصل قال وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة يعني اذا قلت لك عندي عشرة دراهم الا ثلاثة كلام صحيح ولا غير صحيح كلام صحيح لكن اذا قلت لك عندي عشرة دراهم وبعد كده جاءت اقول لك لك عندي درهم واحد او تسعة دراهم او اي حاجة اقولها بعد كده ده كده تناقض او مش تناقض تناقض لان هذا خبر يكذب خبرا لكن المخصص لأن عشرة دي نص مش ظاهر حين في العموم قلنا المخصص, المخصص العامي خاص لأن دلالته ظاهرة وليست نصية لكن العشرة هذه نص لا يمكن أن يأتي شيء يرفع لا يمكن أن يأتي شيء يرفع بعض ما دخل فيه لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدة إنما في الاستثناء يصح لك عندي عشرة إلا ثلاثة بضوابط ثلاثين إن شاء الله ولهذا قالت العامي فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فدخل على النص فيتطلق إلى النص المراد بالنص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحدا وليس المراد بالنص الفاظ الكتاب والسنه فانها يدخلها الاستثناء وغير من المخصصات فهذه من الفروق بين الاستثناء وغير من المخصصات المنفصله واما الفروق بين الاستثناء والنسخ قال يفارق النسخ بالاتصال لان النسخ لا بد في من الانفصال وكونه متاخرا وبانه مانع لدخول ما جاز دخوله والنسخ رافع لما دخل الاستثناء مانع والرفع والنسخ رافع يعني النسخ رفع ما دخل والاستثناء منع الشيء أن يدخل أو أخرج ما دخل أو بحسب الخلاف يعني أنه مخرج ولا مانع من الدخول والنسخ رفع لما دخل وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع وهذا كل المخصصات مشتركة فيه ليس الاستثناء فقط الاستثناء وغير من المخصصات رفعة للبعض كما سبق والنسخ رفع للجميع ثم ذكر شروط الاستثناء ليس كل استثناء معتبراً في التخصيص بل لابد له من شروط منها ما هم متفقون علي ومنها ما هم مختلفون فيه قال وشرطه الاتصال يعني الاتصال المعتاد ان يكون اتصالا معتادا يعني, معتادا يعني اما باللفظ واما بالاتصالا حكميا الاتصال قد يكون الكلام متصل زي ما نعمل اتكلم هو من اول ما اعطل الشغاز كنت وبتكلم بسرعة والناس بيشتركوا من السرعة بس انتم اللي عاوزين كده عشان عاوزين تخلق وانا احب الي ان اسرع هذه السرعة لكن نزولا على رغبتكم ووفاء بالوعد ان نخلص الكتاب في زمن قليل فاستحملوا بقى نرجع ثاني الكلام المتصل اهو اللي كل اللي انا عمال اكلمه لك عندي 10 دراهم ولك عندي 10 دراهم الا دينيه الا درهما واحده لك عندي 10 دراهم الا الا درهما لم اسكت لك عندي 10 الا درهما كلام متصل اهو طيب لك عندي عشرة واخذني سعال شديد وعدت اكح اكح اكح خمس دقائق وبعد ما ربنا عفاني قلت ايه الا درهما قالوا هذا متصل حكما مش متصل حقيقة لكن متصل في الحكم نحكم بالاتصال لانه سكت لامر خارج عن ارادتي كتنفس وانقطاع الكلام بسعال وعطاس ونحو ذلك لكن لو قال لك عندي عشرة وسكت خمس دقائق كده وبعد كده قال له ايه الا درهامن على فكرة الا درهامن نقول له على فكرة قولك الا درهامن مالوش قيمة وعليك عشرة دراهم لان هذا الاستثناء لا غن لا عبرة بهم لابد ان يكون متصلا حقيقة او حكمة لا لما يعيد الكلام حاجة تانية او حتى خلج ما يعتبر هذا ان فتاك عندي عشرة دراهم وقعد يكلم في, في المواضيع تانية مسكتش ده برضو انقطاع ثم رجع وقال إلا درهما نقول لا عبرة بهذا فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه هذا شرط أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه سكوت يمكن الكلام فيه أما سكوت لا يمكن الكلام فيه كسعال وعطاس وتنفس فإنه مغتفر وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم اشتراطه يعني له أن استثني ولو إلى سنة ونوقش هذا كثيرا في كتب الأصول لكن الصحيح الذي عليه الأكثر الجمهور أنه بد من الاتصال وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس يعني يصح الاستثناء ما دمنا في المجلس وأما إذا انتهى المجلس وخمنا منه فلا يصح الاستثناء لكن لو كنا في المجلس مهما طال السكوت ومهما طال الانقطاع يصح الاستثناء هذا قول الثالث وقد أومأ إليه أحمد في اليمين يعني أخذوها رواية أو قولا مخرجا على إيماء الإمام أحمد رحمه الله في اليمين أنه قال إذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال إن شاء الله فله استثناء لأن إن شاء الله استثناء ومن قوله تعالى ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله طيب الشرط الثاني للاستثناء أن يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية يعني الاستثناء المتصل وأما الاستثناء المنقطع فليس استثناء حقيقة وإنما استثناء مجازد ولذلك قالوا لابد أن يكون متصن يعني من نفس الجنس مثال ذلك لك عندي عشرة دراهم إلا درهما هذا استثناء متصل طيب لك عندي عشرة أثواب إلا خمسين جنيها يقول الحنبيلا لا يجوز هذا الاستثناء لا يصح مش يعني لا يجوز هو لا يصح لا يصح أي أن العشرة أثواب ثابتة في دمتك ولا عبرة بهذا الاستثناء ليه؟ لأنه ليس استثناء حقيق وهنا نقشات لغوية طويلة بقى. هل استثناء منقطع الاستثناء. صحيح جاءت به اللغة طب حقيقي ولا مجازي هنا تدخل اللغة فيه علم الأصول ويستدلل بمثله وبلدة ليس بها أنيث إلا لعافير وإلا العيث أو إلا لعافير وإلا العيث و... الكلام الجميل الذي تجد في كتب الأصول في هذه المسألة لكن المعتمد عندنا أنه لا بد أن يكون من الجنس وبيه قال بعض الشافعية وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرق فبناء على ذلك صح أن تقول لك عندي عشرة أثواب إلا خمسين درهمة ويقصم هذا من هذا وتعطى الباقي طيب وأن يكون المستثناء أقل من النصف الشرط الثالث مما ذكرنا ومؤلف في شروط الاستثناء يكون المستثناء أقل من النصف وفي النصف وجهان وأجاز الأكثرون الأكثر عندنا ثلاثة أشياء استثناء أقل من النصف هذا جائز اجماعا لك عندي عشرة دراهم الا ثلاثة يباليك كام سبعة ولا اشكال فيها عند الجميع يقولون انه تخصيص معتبر سفناء معتبر الحال الثاني ان اخصص اكثر من النصف لك عندي عشرة دراهم الا سبعة فنحن نقول له عشرة كاملة والسبعة دي لا لانه لا يصح السفناء الأكثر لأنه عبث ولم يأتيت لغة العرب هنا برضو تدخل اللغة العربية فيه علم وصول الفقه لتصحح بها يصحح بها يصحح بها فهم النص ودلالات وكلام الناس وعند الجمهور خلافا للحنابلة يصح هذا الاستثناء فلك عندي عشرة إلا سبعة يلزمك إيه؟ ثلاثة وأما الحنابلة يقولون يلزمك عشرة وفي النصف وجهان لك عندي عشرة إلى خمسة در حالة الثالثة أن يكون استثناء النصف لك عندي عشرة إلا خمسة وجهاني والصحيح عندنا وعند الجمهور جوازو ذلك لأن اللي يجوز الأكثر سيجوز, سيجوز النصف والذي يجوز النصف لا يلزمه أن يجوز الأكثر فالمذهب جوازه وصحته واستثنوا فقط الأكثر قالوا لا إصحوا استثناء هؤلاء فلك عندي عشرة إلا خمسة يجوز على الصحيح او يصح على الصحيح عندنا يستثنى من عدم صحة استثناء الاكثر ما اذا كانت الكثرة عن دليل خارج عن اللفظ انتبه لان هذه المسألة محل اتفاق قال الله عز وجل الا من اتبعك من الغاوين والغاوون اكثر الخلق صح يا ادم ابعث معث النار قال من كم قال من كل الف يعني واحد في الالف يبقى لما قال إلا من اتبع إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين أخرج الأكثر فاستلل بعضهم بهذا على صحة الاستثناء الأكثر وقلنا له لا أنا مش من محل النذاع أصلا إذا كان الاستثناء بدليل خارج فإننا لا, لا إشكال عندنا في هذا الاستثناء لكن كلامنا فيما لم يكن محل الاستثناء الاستثناء الاستثناء فيه إلا نفس اللبغ الذي ورد فيه الكلام باستثنائه يعني مع الاستثناء منه لأن ما ذكروه نوع من أنواع التخصوص بالصفة ويستثنى بالصفة المجهول من المعلوم لكن في الاستثناء يجب أن يكون المستثناء معلوما فالفروق بينهما, بينهما واضحة طيب ثم انتقل إلى مسألة مهمة تبحثوا أيضا في هذا الباب وهي إذا أعقب الاستثناء جملا معطوفا أو مفردات معطوفة فهل يعود إلى أولها؟ وآخرها ووسطها أو لا يعود إلا إلى الآخر فقط هذا خلاف كبير بين أهل العلم وهناك نصوص مجمع على الدلالة فيها وهناك نصوص هي التي وقع الخلاف فيها فإذا كان عندنا كلام فيه عطف بالواو أو بالفاء أو بثم وصلح أن يعود الاستثناء إلى كل الكلام فإن عندنا يجب عوده إلى كل الكلام اما اذا لم يمكن عوده لدليل اقتضى ذلك لسه خارج عن هذا التأصير الذي نوصله مثلا قال الله تعالى ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده الاستثناء دا راجع لايه ما رأيكم فشربوا منه الا قليلا منه قالوا فهو يعود الى منه يعني لا تكرع الماء وانما تغترف منه فكرعوهم منه الا قليلا منهم فليس راجعا الى قوله ومن لم يطعمه لان الذي شرب منه عن طريق الطعم يعني اخذه من غير الشرب المباشر صدق عليها انه طعمه فهو راجع الى منه وليس راجعا الى من لم يطعمه طيب قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك الاسلسان لا يرجع لإيه إزاي إذا كان هو بيستطفل ما ملكت يمينك كيف stadir أرجع لما ملكت اليمين odor يا أخواني في الإجابات لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك طبعاً مش راجع للأزواج لأن الزوجة ليست ملك يمين فهو يرجع إلى قوله النساء إذا عاد إلى الأول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بإنه من أزواج ولو أعجبك عبد الله إلا ملكة رجع السلام عليكم السلام و السلام إيه ده بعد طيح نفك دسعين معي فرجع الاستثناء إلى أول الكلام وهو النساء ولم يرجع الى قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج وهناك استثناء يرجع إلى الجميع جزما بإجماع العلماء ومثل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة وفلت فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هل ترجع لل... حتى لقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا نرقى على اخر واحدة لي ولا يزنون بالاجماع ترجع الى الجميع فهناك نصوص متفق على دلالتها ونصوص مختلف في دلالتها فالصحيح انه اذا تعقب الاستثناء جملا وصلح للرجوع الى جميع الجمل وكانت هذه الجمل متعاطفة بالواوية او بالفية وبثم فانه يرجع الى الجميع وقالت الحنفية وقالت الحنفية الى الاقرب يعني يرجع الى اقرب مذكور وبناء على ذلك اختلفوا في قبول شهادة القاضف إذا تاب لأن الله قبل الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد أدي أول حكم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا معطوفة وبالواو وأولئك هم الفاسقون ثلاثة أحكام إلا الذين تابوا هل ترجع إلى الفسق؟ هو الجلد خلاص الجلد كده كده يجلد تاب أو لم يأتوا عندنا إيه؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفزقون فهل التوبة ترفع الفزق وتبقى الشهادة غ... مردودة غير مقبولة ولا ترفع الأمرين معا بناءً عن الخلاف فيها بناءً عن الخلافي في القاعدة التي ذكرناها يلا يقرأ أنا مسكتك بالي كتير <تصفيق> إيه؟ مش حالك تقول تلك يا خلافة أنا على دي تخلقش وهو من الاثبات نافي ومن النافي اثبات يعني هذا مشهور عند اهل العلم ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي صحيح اذا قلت لا تكرم الطلبة الا زيدا يعني اكرم زيدا طب اكرم الطلبه الا زيدا يعني لا تكرمه فهذا مشهور واضح في دلالات لا اشكال فيه ان اثباتنا من من, من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ولهذا كلمة التوحيد استثناء من النفي لا اله الا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل والألوهية الحق وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لهذا كان معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل فلما ذكر المولف رحمه الله تعالى العام والخاص تكلم على المطلق والمخيد للتشابه الكبير بين المطلق والمخيد والعام والخاص ولذلك بعض أهل الأصول لم يفرضوا المطلق بباب وانما ذكروه بعد العام والخاص على انه تذنيب مثل ما فعل البيضاوي في المنهج كان هذا تذنيب وشيء شيء يذكر في ذيل الكلام على العام والخاص المطلق والمقيد احكامهما في الجملة كان العام والخاص وهناك احكام تخصص بهما ولذلك كل ما قلناه في المطلق في العام والخاص يقال مثله في المطلق والمقيد يعني مثلا يقيد الكتاب السنة وتقيد السنه في الكتاب النص يقيد بالاجماع وبالقياس وبقول الصحابه وبالمفهوم يعني كل ما قلته في الخاص قل مثله ايضا في المقيد بالنسبه الخاص مع العام كالمقيد مع المطلق او المقيد مع المطلق كالخاص مع العام الاحكام واحده الا ان هناك شيئا يفرد بالذكر هنا وهو احوال المطلق مع المغيد في اتحاد الحكم والسبب اختلافي الحكم مع السبب الى اخير مما سيذكر المطلق عمومه بدلي العام عمومه استغراقي فالمطلق شيء يدل على المهية من غير قيد مادته تدل على الاطلاق من القيود على الارسال شيء مرسى المطلق شيء ليس هناك ما يقيده يعني شيء حرف. مجرد ولذلك تقول هذا الشيء مطلق يعني حلال حلالا يعني لم يقيد بشيء أنت مطلق الحرية يعني لك حرية غير مقيدة فالإطلاق يدل على الإرسال والمطلق يقول هو ما تناول واحد لا بعينه تناول ما يعني لفظ لأن الإطلاق والتقيق من عوارض الألفاظ حقيقة مثل ما كنا في العام والخاص فهو ما يعني لفظ لفظا تناولا ما يعني لفظا تناول واحدا لا بعينه لما قلنا تناول واحدا اخرجنا اسماء الاعداد لان اسماء الاعداد تتناول عددا معينا عشر عشرين مئة طيب واحدا لا بعينه اخرجنا الواحد المعين مثل المعارف ها هذا الرجل وزيد ونحو ذلك من المعارف هذه ليست مطلقة لا بعين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني يتناوله بالنظر إلى الماهية التي تصدق على أفراد كثيرين لكنه لا ينظر فيه إلى فرد معين وإنما ينظر فيه إلى الماهية من حيث هي مثل ما نقول إنسان إنسان هذا يصدق على كل ذكر وأنثى وكنثى وكبير وصغير وعاقل ومجنون فلو قلت لك أكرم إنسانا فأنا لا أنظر إلى شيء زائد عن كونه إنسانا لا أبيض ولا أسمر ولا طويل ولا قصير ولا عربي ولا عجمي ولا مسلم ولا كافر ولا أي شيء إنسان إذا قلت أعتق رقبه فأي رقبة عربي عربية ولا عجمية بيضاء سمراء ذكر أنثى كل سواب فأنا أنظر إلى الشيء من حيث ماهيته من حيث التجرد عن كل قيد زائد عن اللفظ الذي أطلقته أما المقيد فإنه شيء يدل على على ماهيه مقيده وقد تكون مقيده بقيد او اكثر بشرط او وصف او اكثر هناك قيود كثيرة يعني النص المقيد ممكن يكون مقيدا بقيود كثيرة وممكن يكون مقيدا بقيود بقيد واحد يعني تحرير رقبه مؤمنه الايه في تحرير رقبه مؤمنه في كفاره القتل يديه مسلمه الى اهله كلمة كلمه رقبه مؤمنة. هذه قيد واحد فقط لو قال رقبة مثل ما قال في الظهار فتحرير رقبة من قبل أي تمثل دي مطلقة أي رقبة لكن وساية الخلاف هل تحمل على الأخرى ولا لا لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة وضع لها وصفا واحدا قيدها به فأخرج رقبة كافرة لكنها, لكنها مطلقة بالنظر إلى غير وصف الإيمان يعني هي مطلقة بالنظر إلى كونها ذكرا أو أنثى عربية ولا عجمية عالم ولا جاهل يبقى هي مطلقة باعتبار مقيدة باعتبار قيد واحد لكن قد تتعدد القيود ويضيق الأمر جدا يعني مثل قوله تعالى عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَيُّ بِدِلَهُ أَزْوَاجٍ خَيْرًا مِنْكُنْ شوفها صبات الأزواج مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكار كم قيد وضع كثير جدا فهذا من أعلى درجات التقييد فلذاك لما واحد يقول لك أن عاوز تتزوج واحدة أي واحدة خلاص أي واحدة تتزوجة لكن عاوز تتزوجة واحدة وطالبة علم الله يعينه و... و... وتكون جميلة الله يعينها هي بقى. و... وتكون مصرية وكذا ويقعد لحبط لك قيود قيود قيود ربما لا تتزوج يبقى عند 30-40 سنة لا يسمى يا عم ما جاوس ليه هو الذي قيد نفسه بقيود كثيرة وكان للنساء كثيرات يعني ما الذي أوقعك في هذه الورطة أنه وضع قيود وبعضها تعسفي فجعله ايه لا ايه يعني اطار البحث ضيق ولهذا اليهود لما قال الله لهم موسى عليه السلام اذبحوا ان الله يمركم ان تذبحوا بقرة كان اي بقرة تجزئ بقرة هذه مطلق يعني ليس مراد كل الابقار وانما مراد بقرة واحدة فهي مطلقة اي بقرة بقى صفراء حمراء سوداء اي شيء فهم قيدوا يعني ارادوا التقييد والتضيق على انفسهم حتى وصلوا الى ايه شيء لا يوجد منه في الدنيا إلا بقرة واحدة ما ستوجدوه فذبحوها وما كادوا يفعلون إذن الإطلاق فيه توسعة والتقييد فيه تضييق مثل ما تقيد الإنسان تقيد حريته بسجن أو بشيء معين فهذا تقييد يعني ضيقة أطار الشمول الذي يكون فيه الإطلاق لكن العموم في الإطلاق وعموم بدلي والعموم في العام عموم استغراقي يعني إيه؟ ما الفرق وعموم استغراقي يعني يشمل جميع الأفراد أكرم الطلبة الذين في المسجد كل واحد لا بد أن يكرم عموم استغراقي لا بد أن تستغرقهم أما في المطلق فالعموم بدلي يعني أي واحد يحصل به الامتثال بدل غيره أكرم طالبا هناك فرق عظيم بين أن أقول أكرم طالبا وأكرم الطلبة وأكرم محمدا أكرم محمدا ده إيه خاص شيء معين دل على شيء معين طيب أكرم الطلبة يبقى جميع الطلبة يعممون بالإكرام أكرم طالبا واحدا ما سباح الدمين عمر ولا زيد ولا عبد الله ولا إبراهيم مش فرقة المهم واحد أي واحد تكرمه فقد حصل الامتدل. لو أكرمت عبد الله فأنا ممتثل طيب عبد الرحمن بدل عبد الله ماشي يبقى فيه بدل هذا أو هذا لست مقيدا بواحد معين غير الخاص أنت محصور في شيء معين غير العام أنت مطالب بالاستقراق والنكرة في سياق الإثبات من إلا أن تكون في الامتنان مثل ما سبق اول امس فإنها عام ولهذا إذا قلت أكرم طالبا هذه نكر في سياق الإثبات بخلاف لا تكرم طالبا هذه نكر في سياق النفي فتكون عاما يبقى النكر في الإثبات لغير الإمتنان المطلق بالنكر في الإثبات للمتنان عام والنكرة في النف والنهي والشرط والاست للعموم ولا بد من التفريق اما الذي لا يعرف النكر من المعرفة فلا حيلة سننا معه يعني واحد يقول لك والله النكر المعرفة انا اصلا مش عارف اين نكر ومش عارف اين نفي والاستفهام والشرط لبقى انت تروح تذكر من اول تاني الاجرمية وما بعدها ثم تأتينا وتسمع منا هذا الكلام فاذا المطلق يعمل به على اطلاق نص المطلق يعمل به على اطلاقه قال الله تعالى اذباحوا ان الله يمركم ان تذباحوا بقره. خلاص بأي بقرة كان يصح بالانتدار هم الذين ضيقوا على انفسهم فشددوا على انفسهم فشدد الله عليه هنا مسألة, مسألة المطلق والمقيد يا اخواننا مسألة مهمة جدا في مسألة البدعة الاضافية في مسألة البدعة الاضافية انت مأمور بذكر الله عز وجل اذكر الله ذكرا كثيرا لم تقيف فيه بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا بحال من الاحوال فالذي يعقل إن المطلق لا يوجد في الخارج إلا مقيدا يعني فيش في الدنيا حاجة موجودة مطلقة بشرط الإطلاق لابد لها من, إيه؟ من قيود لا يوجد المطلق في الخارج إلا مقيدا لما أقوله أكرم أكرم رجلا رجل من غير أي قيد دي صورة ذهنية غير موجودة في الدنيا لكن إذا وجدت في الدنيا فلا لابد أن توجد على صورة عصام دا كده مثلا ده رجل إذا أكرمت فقد أكرمت رجلا هو لا يوجد في الدنيا إلا بصورة أبيض ولا أصمر طويل قصير نحيف سمين متزوج ولا عاذب مسلم أو كافر المهمة هيوجد في الدنيا على صورة لها صفات الانتثال للمطلق لا يوجد لا يحصل الانتثال إلا بإيه؟ بصورة مقيدة لكن التقفيد غير مقصود للآمر فاهمين الفرق يا اخواننا التقييد غير مقصود للامر لكنه لا يحصل امتثال المطلق في الواقع ونفس الامر الا بصورة مقيدة فالذي يقول لكن ان اي تقصيص بضعة هذا بقول نظر لان ما فيش في الدنيا اطلاق يعمل به مطلقا اذكر الله لو ذكرت الله بعدد اي عدد من الاعداد حيبا مقيد لو في مسجد ولا في البيت مقيد بكونه في مكان لو على سبحة ولا غير سبحة مقيد بكونه يعد على سبحة او ليس بسبحة هذا لا يتاتي البدعة عند قصد التخصيص والتعبد به بلا دليل وليس عند وقوعه مخصصا ولذلك اقامت الدورة في هذا الاسبوع يمكن لوحد يقولك دي بدعة لان المطلوب منك ان تعلم الناس العلم غير تقيد بوقت معين احنا لم نقصد التعبد بإقامة الدورة في هذا الأسبوع دون غيره تعبدا لله بأن الأسبوع الأول ولا الأسبوع الاخير من شهر كذا وكذا يبقى أفضل من غيره لن نقصد هذا لكنه لا يحصل الأمر في الدنيا إلا لا يحصل هذا شيء في الدنيا من ذكر أو صلاة أو صيام أو غير ذلك إلا مقيدا تأتي البدعة من قصد التخصيص وليس من ان يذكر الانسان رباه مثلا مئة مرة كل يوم ليس بدعة طب انا حقول استاذ الله الف مرة واثبت على هذا العدد ليس بدعة لان اذا قلت الف ولا تسعمية ولا خمسة في النهاية لابد من عدد يحصل في, في وقوعه في نفس الامر تأتي البدعة من قصد التخصيص ومن اعتقاد فضيلة معينة فيه زمان لم يأت به الشرع ومكان لم يدل عليه الشرع أو من الأمور التي تحتاج إلى دليل شرعي وبهذا تنحل إشكالات كثيرة جدا في مسألة البدعة و... و... هذا مما يعين على حل الإشكالات الواقعة عند بعض من عنده تشدد وغلوه في جانب التبديع وكذلك في من عنده تساهل أيضا في جانب التبديع فامتثال الم... الأمر المطلقي لا يحصل إلا بصورة مقيدة وإن كان هذا التقييد غير مقصود للآمر إلا أن وقوعه في الدنيا لابد أن يكون مقيدا حتى لو الذي أطلق لا يريد الصورة المقيدة لكن يحصل الانتفال بالصورة المقيدة يعني ما أقول لك أكرم طالبا فدخلت وأكرمت عصام إيه واحد يقول لي والله انت كده إيه شمعني عصام بقى انت قصصت طيب كيف أمتخل الأمر قل لي إذا قال أكرم طالبا عمل إيه أنا عشان أمتخل طب بلاش عصان خليه عتريس لو اكلم ده مش هدولي تخصيص برضو يبقى عتريس تخصيص اي واحد في الدنيا تكريمه برضو حيبه تخصيص لانه لن يقع في الدنيا الا هكذا بصورة مقيدة المعينة فالتشدد في جانب ان اي صورة تقيل نفسك بها الابدعة هذا شيء لا يعقل اصلا ولا ينضبط انما البدعة في قصد تخصيصي صورة أو زمان أو مكان أو عدد يعتقد فيه الإنسان فضيلة معين ولم يأتي الشرع بهذه الفضيل أما مجرد امتثال فإنه لا يحصل إلا بصورة مقيدة هذا أمر مهم جدا لابد أن يفهم فيه المطلق المقيد طيب ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه تناول واحدا لا بعينه لنخرج ما تناول واحدا معينا أو تناول أكثر من واحد لكنه معين أو تناول كل الأفراد بحسب ما سبق تفصيله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني هذا الواحد ينظر فيه للمهية ولا الحقيقة مثل الرقبة تحرير الرقبة اي رقبة اكرام رجل اي رجل وهكذا وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه يعني هذا قريب من الاول يعني ايضا شبيه بتعريف النكرة شيء شائع في جنسه ليس مخيلا وليس محصورا في وصف يتعلق به ويقابله المقيد يعني يقابل المطلقة المقيد وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة وهذا الأمر قد يكون وصفا واحدا أو أكثر من وصف مثل ما ذكرنا فالمقيد هو الذي وضع فيه على المطلقة على المهية والحقيقة قيد فأكثر وصف فأكثر أو شرط فأكثر وضعنا للمطلق حاجة تقيده بل ما يبقى واسع جدا لا ضيقنا النطاق كلما كثرت الأوصاف كلما كانت تقييد أكثر وكلما قالت الأوصاف كانت في كان في الأمر سعب إذن لما أقول فتحرر راقبة المؤمنة غير لما أقول لك مؤمنة عربية أو مؤمنة حجازية أو مؤمنة ذكر كلما أضع شيئا من الأوصاف الزائلة والقيود كلما ضاق نطاق الامتساج لكن فتحرر راقبة المؤمنة أنت أيضا عندك اتساع إلا في أن تكون كافرة الكافرة لا تحرر وإنما تحرر المؤمنة كقول كرقبة المؤمنة فإن هذا مقيد ولو أنه لم يقل مؤمنة لكان مطلقا لأن أي رقبة يحصل بها الامتثال أحكام المطلق والمقيد كاحكام العام والخاص لكن ينفرد المطلق والمقيد بما ذكره المؤلف في قول فإن ورد مطلق ومقيد يعني ورد تأدلة الشرعي بإطلاق, بإطلاق وتقييد هنا ثلاثة أحوال وهي عند التفصيل أكثر من ذلك قال فإن اتحل الحكم والنظر هنا إلى الحكم والسبب وإن اختل... اتحد الحكم والسبب فإننا نحمل المطلق على المغيط وإن اختلف الحكم فإننا لا نحمل المطلق على المغيط سواء اتبق السبب أو اختلف وإن اتحد السبب واختلف الحكم فهل نحمل المطلق على المغيط أو لا فيه خلاف الصحيح عندنا أننا نحمله هذه الفتاتة الأحوال وثم تفاصيل من المؤلف في فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم لان في فرق بين الامر والنهي وكونهما مثبتين او منفيين فيه تفاصيل اخرى توجد في الكتب المطولة فنقتصل على ما ذكرنا المؤلف لان نصعب عليكم الكلام ونشتتكم فنقول ان اتحد الحكم هو السبب سواء كان في الامر او كان في الخبر يعني لو قال في الامر اعتق راقبة فما قال اعتق راقبة مؤمنة في نفس الصورة في كفارة يمين مثلا لو فرض هذا يبقى السبب واحد وهو الحنث في اليمين وهو اليمين أصلي السابه واحد هو اليمين والحكم واحد هو اعتاق رقبا مرة قال مؤمن ومرة قال غير مؤمنة ده مثال افتراضي ليس في القرآن فهذا يحمل في المطق مخيد بلا اشكال. طيب إذا كان في الخبر يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي المرشد وأن هذا خبر بمعنى النهي الحكم واحد وهو تحريم النكاح من غير ولي فالحكم واحد والسبب كون الولي شرطا من شروط النكاح اذا السبب متحد الحكم متحد وعندي مره في اطلاق الا بولي ومره اخرى في تقييد ولي مرشد او شاهدي وبعد كده شاهدي عدل فلا بد ان احمل المطلق على هذا ان الحكم والسبب متحدان فإن نكاح للحكم والسبب لا نكاح إلا بوليه مع لا نكاح إلا بوليه المرشد فين المقيد إلا بوليه المرشد وضعنا قيدا على مطلق ولي لأنه يقال ولي أي ولي يصلح فلما وضع قيد مرشد عرفنا أنه لابد من الشراط الرشدي في الولايات حمل المطلق على المقيد كذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أي لم لكن قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحمة انزيل فعرفنا ان الدم غير المسفوح كالذي يكون في اللحم بعد ذبحه حلال وطاهر واذاك لما تذبح ذبيحة ويكون انت بتطبخ كده في شوية دم موجودين بتاكل الاكل عادي الا انت تترجى وتغززا لكن من حيث التحريم والتحليل ليس حراما ليه ليس دما مسفوحا لنما المحرم والنجس هو الدم المسفوح وليس الدم الذي في العروق بعد ذبح الذبيح التقييد هنا أتى من آية أخرى وهي أو دم مسفوحا وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ الفرق بين قول أبي حنيفة وبين قول الجمهور أن أبو حنيفة يقول المقيد ناسف هذا الوصف يعتبر نسخا وليس تقييدا فينبني عليه اننا لا نقيد الكتاب بالسنة ليه لان السنة لا تنسخ الكتاب ولا تقيد النص بالقياس لان القياس اضعف يعني لا بد ان يكون في رتبة واحد الزيادة على النص نسخ هذه مثلا مشهورة جدا في الاصول عند الحنفية خلافا للجمهور الزيادة على النص دي هي ايه بقيدا وضعت قيدا زائدا فالزيادة عند الحنفية نسخ يشلط فيها ما يشلطوا في, في النص النازخ وأما عند الجمهور فليس في نسخة ولذلك تأخر المقيد أو تقدم أو ساوى قارن يعني كان مثل, في مثل المطلق في الرطب أو دونه أو أعلى منه لا فرق عند الجمهور بين هذه الصول. يبقى هذه المثالة الأولى إن اتحدى الحكم الساب يحمل عليهما يحمل المطلق على المقيد الثاني صورة ثانية وإن اختلف السبب اختلف السبب يعني سبب الحكم مختلف ولكن مرة جاء الحكم مقيدا ومرة مطلقا يعني الحكم واحد السبب مختلف مثال ذلك كفرة اليمين قال الله عز وجل فكفرة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم هذه اول حاجة او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد تصيام ثلاثة ايام تحرير الرقبة في كفرة اليمين مطلقا لمقيد رقم مطلقا لمقيدة مطلقة فهو حكم مطلق نأتي لكفارة القتل قال الله تعالى فكف فتحر رقبة مؤمنة ودية مسلمة الاهلي إلا أن يصدقوا في الظهار فتحرير رقبة من قبل أي تماس برضو لم يقل مؤمنة يبقى عندي مرتين فيه إطلاق ومرة فيه تقييد فهل أحمل المطلق على المقيد ننظر الحكم واحد ولا مختلف. حكم واحد يخبرنا عدق رقبة الحكم واحد السبب مختلف لأن مر اليمين ومر الظهار ومر القتل فالحنابلة على الصحيح عندهم يحملون المطلق على المقايد فيشترطون في كثارة اليمين أن تكون الرقبة مؤمنة وفي كثارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة ويستدلون بأدلة أخرى والإلحاق هنا بالقياس وليس بالنص الإلحاق هنا بالقياس لجامع بينهما وربما أيد ذلك مثل قولي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في الحكم السلامي من أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قالوا فجعل العلة في الاعتاق هي الإيمان فدل على أن الشرع لا يأمر باعتاق رقب إلا إذا كانت مؤمنة إذن حملنا المطلق على المقيد بالقياس حملنا المطلق على المقيد بالقياس بقياس الكثارة في اليمين على الكثارة في القتل بجامع أن كل منهما كثارة لـ لـ لإثم لأن الحنث في اليمين إثم والكفارة ترفع هذا الإثم وربما كان الحنث مأمورا به إذا كان لشيء أفضل لكن من حيث الأصل الحنث رجوع في اليمين والأصل أن لا ترجع في يمينك وكذلك الظهار منكر من القول وزور والقتل أيضا فيه تعدي فهي كفارة مبنية على فعل فعلة فعل غير مأذون فيه فهذا وجه القياس قال المؤلف وخالف المذهب في هذا فالمنصوص لا يحمل يعني المنصوص لا يحمل مطلق على المخيد عندما يختلف السبب ويتحد الحكم لكن الصحيح أنه يحمل كما ذكرت لكم وهي رواية ثانية التي ذكرها المؤلف قال واختره ابن شاقله وقوله أكثر الحنفية خلافا للقاضي والملكي وبعض الشفعي وهذا الصحيح عند اللي هو قال القاضي أو يعلم الملكي وبعض الشفعي والصحيح عندنا أنه يحمل المطلق على المخيد وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فهنا مثل وهذا ايضا يعني شبيه بالقول الثاني وهو هم يعللون بذلك يقولون يحمل المطلق على المقيد بالقياس فان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به يعني يقول اذا كان عندي نص مطلق ونصان مقيدان كل منهما مقيد بقيد غير الاخر والمطلق مطلق فاحمله على ايهما يقول احمله على أشبههما به فمثلا في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام لم يقل متتابعات لكن احنا نقيده أيضا بدليل آخر وهو قول قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات وهي عندنا حدة في الأحكام لكن يتعدد تتعدد الأدلة على القول يعني تقول نقيده بدليل قراءة ابن مسعود وبدليل الحملة على المطلق على المقيد اقصد فهذا صحيح يعني تتعدد الادلة لا منافاة بين هذا وهذا المهم ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام فيه اطلاق الاطلاق فين لم يقل متتابع فاي ثلاثة على الظاهر كده يحصل بها الامتساد في كفارة الظهار والحكم مختلف لكن الحكم واحد والسبب مختلف لان الحكم هو الصيام قال فصيام فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل اي تماس فاشترط في اظهار الايه التتابع في صوم التمتع الذي لا يجد هديا قال الله تعالى فصياموا ثلاثه أيام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة مطلق ولا مقيد مطلق لا لا ثلاثه ايام في الحج مطلق فانا عندي نص مقيد ونص مطلق ونص آخر مطلق أحمل المطلق على مطلق ولا المطلق على مقيد في احتمالين قالوا نحمله هنا على أشبههما به فانظر في اليمين اليمين كفارة تجبر بها خللا والظهار أيضا كفارة لشيء منكر من القول وزور ودم التمتع دم شكران وليس دم جبران تشكر الله على نعمة التمتع بالعمرة للحد والجمع بين النسوكين في سفر واحد فاليمين أشبه كفرق من أشبه بالظهار لكونهما, لكونهما جميعا غير ما فيهما منها بالتمتع الذي هو شكر وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فيشكره على هذه النعمة فالظهار فاليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فكان فالظهار التتابع مشترطا في صوم الثلاثة الأيام في اليمين وليس مشترطا في التمتع وهو مشترط بالنص في كفارة الظهار فإن كان ثم المقيلان حمل على الأقرب هما شبها به وإن اختلف الحكم فلا حمز هذه الصورة الثلاثة التي ذكرتها لكم وإن حيث اختلف الحكم فلا ينظر حينئذ إلى السبب اتحد السبب أو اختلف السبب لا حمز ولذلك نقول اه قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم وفي الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الحكم مختلف ولا متحد حكم مختلف ده وضوء ده تيمم مستبب متحد اللي هو الحدث يعني أنت للحدث تتيمم أو تتوضع لماذا لا نحمل المطلق على المقيد ففي التيمم نمسح إلى المرفقين ها لأن الحكم مختلف هذا تأمم هذا وضوء هذا بدل وده مبدل منه وهم مختلفان لأنه بدل غير المبدل منه حينئذ لا نحمل المطلق على المقيد ولذلك يقول الحنبلة في التأمم المسح إلى تمسح الكفين فقط الشبعية يحملون هنا المطلق على المقيد بدليل آخر والإمام أحد يقول من قال إنه إن التأمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده شيء زاده من عند نفسه ولكن ليس هناك دليل على ذلك لأن الحكم مختلف فلا حملة حتى وإن كان السبب متحدا وكذلك والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبنا كلام من الله مع قولي وأيديكم إلى المرافق دي يده دي يده وكلما نلاقي يده نحمل ونقطع اليد إلى المرفق لا وإنما تقطع اليده إلى الكوع إلى الكوع عيني لأن الحكم مختلف نعم هو مقيد بالتفريق بين الثلاثة والسبعة هو مطلق في الثلاثة يعني لك نظراني إلى قولي فصيامه ثلاثة أيام في الحد نعيد المثال مرة أخرى بنظرين مثال اللي هو اتحدى الحكم واختلف السبب احنا قلنا اليمين سبب مختلف عن الظهار عن التمتع إذا نظرت إلى الثلاثة ثلاثة الأيام التي في الحد هي مطلقة ولا تقيد بالثلاثة التي في الظهار لماذا؟ لأن السبب مختلف والحكم ايضا مختلف طيب اذا نظرت الى الثلاثة والسبعة مع بعضهم العشرة كلها يعني لا شك ان النص دل على التفريق فقيده بالتفريق لانه قال ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فدل انه مقيد بالتفريق فاحمل من هنا يمكن يقال من وجه آخر وذل يصح تمثيل به لأن المؤلف قال مقيداي مقيدا لم يكن مقيد مطلق ومطلق وإنما قال مقيدا فهذا هو هذه الصورة الصحيحة للتمثيل لكلام المؤلف أن ننظر إلى العلاقة من الثلاثة والسبعة الثلاثة والسبعة مقيدة بالتفريق وفي كفارة الظهار مقيدة بالتتابع شارين متتابعين وفي كفارة اليمين مطلقة صيام ثلاثة أيام فاليمين أشبه بالظهار منه بصوم التمتع لذلك عملناه على قيد التتابع الذي في الظهار لا على قيد التفريق الذي في التمتع وهذا أولى في التمثيل لذلك الله خير هذا أولى من, من هذه النظرة من حيث الثلاثة سمع لكن لو نظرت إلى الثلاثة فإنك تنظر نظرة أخرى إلى إطلاق وتخيل وأيضا تنحقه بالقياس من وجه آخر وبهذا كان التمثيل تعدلت جهاته لكن الأولى في تمثيل كلام مؤلف هو أن ينظر إلى الثلاثة واستمع باعتبار قيد التفريق فيما بينها. بهذا نكون قد امتهينا من الكلام على المطلق والمقيد وامثلته كثيرة في الكتابة والسنة مثل ما ذكرنا ومن هنا ايضا يختلف الاصوليون في المثال المشهور عند الاخوة مثال الاسبال المثال المشهور عند الاخوة المطلق والمقيد يقول لك الـ الـ الـ الـ الـ الاسبال قيد مرة بالخيلاء وكان له وعيد وقيد مرة واطلق مرة اخرى وكان له وعيد اخر فالجمهور يحمل المطلق على المخيد ولكن الإسبال المحرم هو الذي للخيلاء وقليل جدا من العلماء قليل يعني ما يتجاوزوش أصابع اليادي الواحد من السلف الذين قالوا بالحمل على بعدم الحمل المطلق على المخيد وإني ده حرم وده حرم ولكن ما ذهب إلى أئمة الأربع العلم عدم التحريم إلا للخيلاء واستدلوا بمثل قولي عن أبي بكر رضي الله عنه إنك لست ممن يفعله الخيلاء وهذه علة واضحة جدا يعني لم يقل ان هذا خاص بك يا أبا بكر كنا قلنا دا خاص لكنه قال ايه يعني في حديث أبي برد بن نيار قال تجزئك ولا تجزئه أحدا بعدك في الشاه فقلنا خلاص من خصائص أبي برد في جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين قلنا دا خاص بخزيمة لأنه هذه واضحة التخصص فيها لكن أبو بكر لما قال ان أحد شقي إذا ليسترخي إلا أن أتعاهده لم يقل هذا خاص بك ولا يجوز لغيرك وإنما قال ايه إنك لست ممن يفعل خلاف فنص على العلة التي من أجلها يحرم وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما كزف الشمس يجر رداءه خرج عجلان يدر يجر رداءه فدل على أنه ايضا هذا فعل وقع من النبي على وسلم حتى لو كان غير قصد ونحتاج بيه على أنه لم يقصد الخيلاء. وكذلك دخل الحسن الحسين يجراني كيابهما واعثراني بهما وما حرم على الكبير فإنه يحرموا على الصغير ولا دلة كثيرة عند الجمهور التي جعلتهم يقولون أن الإسبال لا يكونوا حراما إلا للخيلاء خلافا لبعض الإخوة اللي فكرين المسألة دي من قطعيات الدين وأن اللي يقول الإسبال مش حرام إلا الإسبال حرام للخيلاء والغير بأنت كده أتيت يعني لو قلت إن الإسبال فقط بأنت أتيت بكبيرة من الكباريات الجمهور أهل العلم على عدم التحليم وعلى الكراهة ومن العلماء من قال بالإباحة أزيدكم من الشعر بيتا من العلماء من قال <تصفيق> <تصفيق> يعني من الأهل النعيم وهو معتبر يعني قالوا معتبرا قال يباحوا الإثمان مش بس يكره يباح الإثمان لغير الخيلان إحنا بللش كده احنا عندنا عرق سلفي وبالتالي نقول مثل ما قال الجمهور بالكراهة فيعني أقول لك هذا حتى يتسع نظرك لقاش عندك كده مقفول هذا الانغلاق إنما يأتي من أنك لا تعرف الخلاف ومن لم يتزع نظره في الخلاف ضاق عطنه وكذلك دلالات النصوص عشان ما تقولش أنت تحتاج بأقوال الرجال قد ذكرت لك عدة نصوص تدل على أن الإسبال لا يكونوا حراما إلا للخلاف تعمل في المطلق والمقيد قالوا والله ما فيش مشكلة نحمل مطلق عن المقيد لأن الحكم واحد وهو الإسبال والسبب واحد السبب واحد والحكم واحد وهو الوعيد يعني الحكم هو الإسبال تحريم الإسبال فالإسبال هو السبب في هذا الوعيد كون خيلاء ولا غير خيلاء نحن ننظر إلى الاشتراك في الوعيد و... يكون الحكم واحدا يبقى السبب هو الإسبال واحد والحكم هو الوعيد واحد لكن الوعيد في صورة أشد من الوعيد في صورة أخرى ربما نتثاوت الوعيد من شخص إلى شخص بحسب حال معين له فنحمل مطلق على المقيد ونقول لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء وبذلك نحمل النصوص التي فيها من جرى ثوب الخيلاء ينظر الله لا نقول أي جره خيلاء بذلالة النص والثاني ما أسفل من الكعبين من في النار أي ما أسفل منها للخيلاء والأمر انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد الكلام على العام الخاص الى الأمر والنهي لأنه كما سبق لنا البحث آآ آآ أن القرآن بلسان عربي وحينئذ فإنه والسنة كذلك فالقرآن والسنة فيهما الأقسام التي في كلام العرب خبر والإنشاء والإنشاء فيه منه الأمر ومنه الناس وفيه العام والخاص المطلق المخيض إلى آخر الأبحاث اللغوية فلذلك بحثوا في الأمر هي أيضا من أهم أبواب أصول الفقه بل هي من ضروريات هذا العلم الإمام الطوفي رحمه الله لما قال في مسألة مبدأ لغات توقيف ولا إصلاح قال هذه من من رياضات العلم ومسألة الأمر للوجوب من ضروريات العلم يعني هذه من صلب علم الأصول من ضروريات علم الأصول أن تفهم الأمر والنهي قال والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاق الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو أيضا نوع من أنواع الكلام وقد يطلق الأمر ويراد به الفعل مجازا مثل قوله تعالى وشاورهم في الأمر يعني في الفعل وكذلك ما أمر فرعون برشيد وقوله تعالى أتعجبين من أمر الله أي من فعل الله عز وجل لأن الله لم يأمرها بالحمل وإنما خلق الله فيها خلق الله من أمر الله يعني من خلق الله عز وجل وفعل من أفعاله ويطلق ويراد به الشأن وما أمر فرعون برشيد يعني وما شأنه ويطلق ويراد به الصفة كقول الشعر لأمر ما يسود من يسود يعني لصفة فيه من الكمال ويطلق ويراد به الشيء كقولهم تحرك الجسم لأمر ما. يعني لشيء ما اقتضى منه أن يتحرك فإطلاقات الأمر الكثيرة لكنه حقيقة القول المخصوص الذي عرفه المؤذف بقوله استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء الأمر هو استدعاء الفعل هذا قدر مشترك استدعاء الفعل بالقول هذا قدر مشترك يعني تطلب حصول فعل بقول تأمره تأمر بقول, بقول يدل على طلب فعل استدعاء يعني طلب طلب حصول فعل هل يعتبر فيه الاستعلا والعلو معا او لا يعتبرانه او يعتبر الاستعلاء دون العلو فقيل يعتبر الاستعلاء والعلو معا وقيل لا يعتبران هو استدعاء الفعل بقول مطلقا وقيل يعتبر العلو فقط وقيل يعتبر الاستعلاء ما الفرق بين الاستعلاء والعلو الاستعلاء طلب بغلظة طلب فيه ترفع فيه غلظة فهو هيئة في الامر هيئة في الامر واما العلو فهو كون الطالب اعلى من المطلوب فهو هيئة في الامر استعلى او لم يستعلى يعني لما يقول ابنك لك اعطني ماء دي صيغة امر استدعاء فعل بالقول صح لكن ممن هو دونه ولا ممن هو اعلى منه الامر لم يستعل لأنه يطلب من أبيه لو سمحت يا أبي يجب ذاك الله خيرا أحضر لي ماء إذا ما فيش استعلاء وما فيش علوه لأن الابن ليس أعلى من أبيه فده مش أمر لأنه لا استعلاء ولا علوم وما نسميه إيه معين الصيغة صيغة أمر أعطني ماء دي صيغة إيه التماس ولهذا نحن ندعو الله عز وجل اللهم أعطنا واغفر لنا وكذا وكذا دي من حيث اللغة فعل أمر لما تقول اغفر لي تعرف اغفر إ ماضي ولا مضرع ولا امر امر لكنه ليس امرا في الصلاح بل هو دعاء واذا كان من المساوي الى المساوي فهو الكمال تقول لزوجتك احضري ما يبا هي جزاء الله خيرا تحضر لك ما مش غصب عنها تقول تحضر ولجمهور حنعكم عليكم اللقف جمهور العلماء على ان المرأة لا يلزمها خدمة زوجها والزوج يلزمها ان يحضر للمرأة خادما يعني والله مصيبة الحمد لله الذي عافانا من, من هذا المشكلة الحقيقة لو وقع هذا في عندنا تبقى مشاكل كبير فالسانة أقول الكلام ده أن تتقي الله في امرأتك وتعلم أنها قائمة معك بواجبات ومستحبات يعني مش بات تقول لك بالواجب ده تقول لك بالمندوب وتحسن إليك فأنت لما تيجي مرة من برة تلاقيها مش عامل الأكل ما تطينش عشيتها لأنها أصلا مش واجب عليها تعمل لك أكل طيب مش, مش, مش كوي الهدوم مش واجب عليها تبقي لك الهدوم وبهذا تقرب البيوت <تصفيق> إيه؟ واجب عليها انها تمكنك من نفسها ان تستمتع به بس ولا اي حاجة وتربي لك ولا دك الله خير انما غسيل ومكوى ومسح وططح حضرتك المكلف انك تجيب لها خادمة ان كان مثلها ان كان مثلها يحتاج لها هتخدم نفسها وان كان مثلها لا اخدم نفسها يجيب لها خادمة نفسها وده يعرف من كتاب النكاح في كتب الفقه ده قول جمهور اهل العلم خذ بالك ده قول الجمهور ومن المالكية من قال المرجع في ذلك الى العرف وهذا الذي لا يسعى الناس غيره ونحن نخلف المذهب في المثالة دي يعني مضطرين لان ما فيش بديل ما حل يعني وبه قالت نتائميا فمن الطلائف ان الرجل قال لامرأته مرة اعملي اكل او طلبة منها طلبا فقيت ابن تيمية يقول لا يجب على, لا يجب على, الرجل على المرأة ان تخدم الرجل طبعا مش ابن تيمية بس دا الجمهور فقال لا خلاص هي طلبة بعدها بقى كم يوم طلبت منه اشتري لها ذهب شوفي البقية يا حياخي بقول كيكو الهدوم الشرطة بعد كم يوم هاتي ذهب فقيت له اسمحت عام بخاتم قال لا خلي ابن تيمية اشتري للخاتم بنام الموضوع يعني ابن تيمية خلاص احنا نرجع الى كلام اهل العين أنا لا يلزمني اشتريه للخاتم و... وانت لا يلزمك الخدمة وتمشي الأمور على كده المسألة فيها معروف يعني ينبغي أن يتعاشر الزوجان بالمعروف لكن من حيث الواجب لا يجب على المرأة وهذه تفيدك في حسن الخلق تفيد الرجل في حسن الخلق مع امرأته لأن من الرجال من يأتي ويغضب على امرأته ويسيء إليها ويحرمها بعض حقوقها لشيء غير واجب عليه هو لا يجب على المرأة مثلاً لا يجب على المرأة أن تخدم والدتك إذا كان لا يجب عليها خدمتك يبقى يجب عليها خدمة والدتك ده بالإجماع لا يجب عليها دي يبقى بالإجماع فييجي واحد ينكر على مراته ويخصمها ويمنعها من حقوقها ومن النفقة عشان إيه أصلاً تخدمش أمي يبقى هم ظالم ولا مظلوم في عرف الناس يعدونه مظلوماً والستة دي يشيله ويحطه عليه يا اخوانا هي ليس لها ذنب لم تفعل شيئا محرما ده احسان ان فعلت فجداء الله وخيره ولم تفعل فلا شيئا عليها ولهذا يا اخوانا لازم نضبط اعرافنا بالشرع مش نخرج من الفقه من الاصول خلينا هنا ايه اللي ودنا احنا ال... انا اعرف اللي ودنا ياخد الزوجات معلش اكيد مش عاجبك الكلام عارف لو كان الكلام في صفر الرجال فقلت والله ده خ... استطرات جميل ومفيد ايه كلام طيب بس اخرج عن الصفر اتفضلوا يا منذر وفي المساله في المساله ثلاثة تقوله الاشتراك العلوه والاستعلاء والثاني عكس والثالث الاشتراك العلوه فقط عرفنا ان العلو صفه في الامر صفة في الامر هيئه في الامر يعني انت بتطلب بترفع قد تكون ترفعا في نفسك وتطلب بترفع يبقى ده علو واستعلاء فتكون وضيعا وتترفع يبقى ايه الاستعلاء ليس واحد عبد بيقول لسيده باستعلاء وقرا نفسه كده هات لي كذا او طالب يقول لشيخه او ولد يقول لأبيه او نحو ذلك هذا استعلاء وليس علو فالمؤلف اشترط الاستعلاء قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وله صيغة تدل بمجردها عليه هذا والصحيح خلافا للمبتدعة الاشعرية الذين نفوا كون الامر له صيغة لانهم يقولون بالكلام النفسي والمثال هذه اطالوا فيها وسودوا فيها عش يعني عشرات الصفحات في المناقشات في الامر له صيغة ولا ملوص صيغة وهي من اسخف المسائل في اصول الفقه مسألة تخيفة فعلا ولولا ان هؤلاء المبتدعة ادخلوا لنا خلافات ملكلمية في علم وصول الفقه ما احتاج المسلمون ان يمحثوا هذه المسألة اصلا فالامر له صيغة بمجرد يعرفها كل عربي ثم هذه الصيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل صيغة افعل طلب الفعل وما في معناها مثل لا لا من الامر التي تدخل على الفعل المضارع ونحو ذلك افعل للحاضر وليفعل للغائب مثل قوله تعالى ا فضربوهن ومثل قوله تعالى اقيموا الصلاه ومثل قوله ضربوهن عشان ما تزعلوش مثل قوله اقيموا الصلاه مثل قوله, قوله هذه اول افعل او ليفعل مثله لي أمك... قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجال الذين جاء إليه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن, لك... فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما فهذا لا... لم الأمر داخلت على فعل المضارع فتفيدوا الأمر ومثل أيضا صيغة عليكم فإنها تفيد الأمر عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم لا يضركم من ضلوا في ذلك وبالوالدين إحسنا أي أحسنوا الوالدين إحسنا ونحوا ذلك كثير وكذلك لغض الأمر مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما قال لكن قال إيه يأمركم إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وكتب عليكم ونحن ذلكما يفيدوا المعنى لكن الصيغة يفعل في الأصل عند الجمهور يعني له صيغة تدل عليه عند الجمهور هذا خلاف للمبتدعة الذين قالوا ليس للأمر صيغة تدل علي قال ومن تخيل الكلام شوف, شوف رد المؤلف على الأشعالية قاسي هنا تبعا ابن قدامى على فكرة ابن قدامى نص في هذا الموضع على أنه مبتدعا وللفائدة وهي الاستطراب المهم جدا اشد الحنابلة على المبترع على الاشعرية هم المتقدمون وليس ابن تيمية ابن تيمية سهل نوعا ما مع الاشعرية انما المقادسة والحنابلة في طبقات ابن قدامى ومن سبقه كانوا من اشد الخلق على الاشعرية حتى كانوا يلعنون الاشعر على المنابل في بعض السياقات وفتنة ابن القشاري حصلت من اجل هذا في القرن الخامس الهجري فتنة عظيمة جدا حصل بين الاشعرية والحنابلة اقول هذا لان بعض المعاصرين يزعم ان الحنابلة اشاعره وهذا سخف لو انه اطلع على طبقات الحنابلة لعرف انهم ينصون على كون هذا الرجل مباينا للاشعرية في اعتقاده بل مقدمة طبقات الحنبيل... مقدمة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى مقدمة لغيظ الأشاعر يرى كده المقدمة في المقدمة في مجرد السناء على الله عز وجل ذو صفات ينفيها الأشاعر فالمسألة مفصولة واضحة جدا كون بعض متأخر الحنابلة في, في القرن الثالث عشر للثاني عشر للحد عشر للهجر يقع في شيء مما يقوله الأشعرية ليس معنى أنه أشعري والحنابلة برأهم الله عز من هذه البدعة وإن وقعت بعضهم في بعضها أو حتى وصم بعضهم بهذا لكنه قل حتى الطوفي اللي هو ألف تأليفا واضحا جدا في موافقة الأشعرية في التحسين والتقبيح كان يرد عليهم كثيرا في مسألة الكلام النفسي وغيرها في شرحي على انفصر الروضة في تباين واضح بين الحنابلة وبين الأشعرية وبين أهل السنة وبين الأشعرية فابن قدامة في هذا الموضع نص على أن الأشعرية مبتدعة لأنهم يقولون بالإيه بالكلام النفسي فقال ومن هنا أيضا لأنه تابع لابن خدامه وإلا ما يكون مختصرا له لكنه تابع له في الترتيب وتابع له فيما يذكره فقال ومن تخيل الكلام معنا قائما بالنفس أنكر الصيغة مين؟ الأشعر عندهم خيال فاسد في أن الكلام معنا قائم بالنفس في أن الكلام معنا قائم بالنفس يقول هذا تخيل ليس له حقيقة في الواقع واحد كده عدى قدامه خيال فافتكروا حاجة وهم مش خيال ممكن يكونوا نمشي عين ونزل قدامه مثلا. شايف عارف رؤية الهلال رؤية الهلال, الهلال وشعرة من حاجبه نزلت على عينه فقال هلال الفقاء يذكرون هذه الصورة في توهم الهلال ده خيال القول بالكلام النفسي خيال لا يعرفه, لا يعرفه أهل اللغة ولا يعرفه أهل الشرع فمن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وهم الأشعر في بنعتهم في القول بالكلام النفسي وليس بشيء لم يكتبع. على فترة هذا أقوى نقد في الكتاب من أوله إلى آخره أقوى شيء نقده المؤلف, نقده المؤلف هذه المسألة ليس بشيء دي كثير لكن هنا ما اكتفاش بقول يوم انتخيل ده راح مددله كمان إيه خد واحدة كمان في المغفو وليس بشيء هذا كلام ليس بشيء لا يعول عليه ولهذا انظر إلى ردود الأشعرة بعضهم على بعض في هذه المسألة شوف كده إمام الحرمين رحمه الله كيف شنع تشنيعا عظيما على الباقلان يمام الحرمين في البرهان كيف شنع على القاضي أبي باقي الباقلان رحمه الله في كلامي في التقريب والإرشاد في انكار الصيبة يعني شناعة ما بعدها شناعة قال وليس بشيء والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين هذا صحيح أن الأمر لا يلزم فيه إرادة الامتثال لا يلزم فيه أن يريد الامر من المأمور الامتثال فلا يشرط بCocus الأمر آمرا أن يريد الامتثال من المأمور لأنه بمجرد الصيغى يكون أمرا سأول آراد أن يُمتثل أو لم يرد خلافا للمعتزلة في أنهم جعلوا الأمر إرادة الفعل بالقول فردوه إلى أمرين معه قول وفعل وإرادة قول يعني استنعاع بالقول مع إرادة الفعل والصحيح أنه لا يشترت إرادة وقوعي المأموري به وإنما يكتث فيه بالصيغة وهذه المسألة يبحث فيها أيضا عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وهي من كبريات مسائل أصول الدين والقول الفصل فيها باختصار شديد أن أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية المسألة لا أقول هذا يحل عشرات الإشكالات عند الأشاعر وعند المعتزلة وعند أهل الكلام والذي يقول هذا هو مذهب السلف التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يخوانا مثال أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه من مهمات المسائل ولكن بحثها كثيرا ما يكون بحثا قاصرا كما نبهت على ذلك من قبل طيب مثالة الإرادة فيها باختصار أن هناك فرق بين إرادة الكونية والشرعية الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيء والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة فالإرادة الكونية تكون فيما, تكون فيما شاء الله وقوعه سواء كان يحبه أو لا يحبه والإرادة الشرعية تكون فيما أحب وقوعه سواء وقع أو لم يقع مثال الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هل وقع العسر في الدنيا طبعا وقع فلو كان الله لا يريد العسر بمعنى لا يشاؤه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا لا يكون العصر واقعا لكن لما وقع العصر أعرفنا أن المراد يريد الله بكم اليسر إيه؟ يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. طيب إنما الإرادة بمعنى المشيئة إنما أمره إذا أراد شيئا يعني شاء وقوعه أن يقول له كن فيكون يعني إذا شاء أن يكون فإنه يقول له كن فيكون ولهذا أجمع المسلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حينئذ لا يحصل التباس عندك إذا وجدت شيئا يريده الله ولا يقع فالله يريد من كل الناس أن يؤمنوا يريد والله يريد أن يتوب عليكم هل تاب الله على كل أحد لا يقول أهو إراده ولم تحصل لأنها إرادة معنى المحبة لكن فإذا سألت هل أراد الله كفر أبي بكر كفر نعم هل أراد الله كفر أبي بكر وعمر ها؟ لم يرد ولم يشأ بل يحب ذلك وهما سيد المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالله شاء الإيمان منهما وأراد الإيمان منهم يعني أحب ذلك وشاء ذلك طيب هل يريد الله إيمان أبي لهب يريده شرعاً ولا يريده كوناً لأنه لم يقع في الكوف لكن الله يحب أن يؤمن أبو لهب يحب من كل الخلق أن يؤمنه طيب هل يريد الله كفر كافر هل يريد الله كفر أبي لهب ها؟ نعم يريد كفره كونا لا شرعا يعني شاء أن يكون كاثرا ولم يريد بمعنى المحبة أن يكون مؤمنا وبهذا تنحل الإشكالات التي في هذا الباب طيب ثم بعد الكلام عن الإرادة وأن لا تشارط للأمر قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أن الأمر المجرد عن القرينة يحمل على الوجوب ولا يحمل الأمر, على... الأمر يرد في اللغة وفي الشرع لغير الوجوب لكنه بقرينة فيرد الأمر للاستحباب ويرد للإباحة ويرد للتسوية ويرد للتهديد وصير... يعني صور ورود الأمر كثيرة جدا لا أطيل بها اختصارا لكن هو الأصل أن يحمل الأمر على الوجوب الاصل دائما عند التجرد عن القرينة والقرائن كثيرة قد في اللفظ وقد تكون ادلة اخرى جعلت الامر يصرف عن الوجوب الى الندب والى الاباحة مثل ان يأتي الامر مثلا عند جمهور العلماء في ابواب الفضائل وفي أبواب في الاداب في الاداب يعني في الاداب وفي ما يملكه الانسان فهذه قرينة عند جمهور الفقهات جعلهم يحملون الامر على الاستحباب وكذلك الامر بعد الحظر فانه عند الجمهور للاباح وان كان في خلاف معروف فالقراء كثيرة وهي تحتاج إلى دقة نظر لأن تأصيل الأمر عند تجرد عن قدرة للوجوب وأدلة هذا القول كثيرة جدا هذا التأصيل تأصيل جيد من حيث النظر لكن من حيث التطبيق العاملي تجد كثيرا من أوامر الكتاب والسنة حملها الفقهاء أو جمهور الفقهاء لا سيما الأئمة الأربعة على الاستحباب وحملها الظاهرية على الوجوب فالذي لا يعرف طرائق الفقهاء في النظر والجمع بن الأدلة والقرائل التي يعملها الفقهاء ولا يهملونها ربما يقول والله نحتاج عليهم بما أصلوههم بأن الأمر الوجوب وما, وما هكذا تورد الإبل يعني رد على الفقهاء وهم الذين أصلوا هذا الأصل لكن بهذه الطريقة اللي انت فكر أن هم قوم لا يعقلون أو قوم لا يتأملون في النصوص أبدا هم ما صرفوا الفقيه ينطلق من نفس المنطلق الذي انطلقت منه وهو أن الأمر للوجوب فكونه عدل عن الوجوب معناه أنه وجد ما لم تجده أنت أنا لا أقول لك سلم له مطلقا ولكن أقول اعلم أنه لم يقل بالصرف عن الوجوب إلا لقرينة قوية أو ضعفت فلابد أن له عنده قرينة يمكن تسلمها له يمكن لا تسلمها له لكن لا تظن أن المسألة مجرد كده لأنه هو يأصل ويعتقد أن الأمر للوجوب فالقول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم والأيمة منهم الأربعة وغيرهم أن الأمر للوجوب واستدلوا بأدلة كثيرة جدا مثل وما كان لمؤمنين ولمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مخيرة من أبيهم ومثل قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا فاتبعوني يحبكم الله مثل قولي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إلى آخر هذا من الأدلة الكثيرة جدا ومنها قوله عن إصفة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك دل هذا على أنه لو أمر لكان واجبا إذ لا مشقة إلا في الواجب لأن المندوب لا مشقة في تركه فلما كان السواك مستحبا لأنه لم يأمر به دل على أنه لو أمر به لكان واجبا غير مستحب وايضا من اللغة ومن العادة ذلة كثيرة وانا اختصرها لكم لان المساعدة برضو مشهورة عند الاخوة فلا احتاجوا مني الى تطويل انما اطور فيما يحتاج الى تطويل الامر للوجوب عند الاطلاق والتجرد عن القرينة وقال بعضهم للاباح هذا قول بعيف جدا ان الامر عند الاطلاق والتجرد للاباح وقيل وبعض المعتزلة للندب قالوا الاصل في الامر ان يحمل على الندب الا بقليلة تجعله يحمل على الوجوب الكلام هنا ليست القرائم الكلام في الاطلاق والتجرد عن القرائن. ليه قالوا لان الامر يرجح جانب, الفعل جانب طلب الفعل والاصل براءة الذمة فنحملوا على ادنى متيقن وهو الايه؟ الاستحباب وقيله هو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب فيكون من المتواطئ والاقوال في المسألة كثيرة طيب فإن ورد بعد الحضر فللإباحة هذه قرينة من قرائن صرف الأمر عن الوجوب وهو أن يرد الأمر بعد حظر يعني يكون عندي شيئا منهيا عنه ثم يرد الأمر بالذي نهي عنه فيقول الحنابلة وجمهور أهل العلم إنه للإباحة والمثال فيها عدة أقوال الحنابلة يقولون قرينة كوني بعد الحضر تجعل للإباحة مثاله وإذا حللتم فاصطادوا أنت ممنوع من الصيد وأنت محرم لا تقرب الصيدة إيه؟ لا تقتلوا الصيد مش آآ يا آآ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعملا فجزاوا مثل ما قتل من النعم إلى آخر. ثم لما أحللت منه الإحرام قال وإذا حللتم فاصطادوا فالذي نهيت عنه ومرت به قالوا هذا يدل على أن الصيد مباح وكذلك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كنت منهيا عن البيع والشراء وقت نداء الجوع فإذا قضيت الصلاة أمرت بما كان محظورا عليك فكان هذا للإباح وفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هل يجب على الرجل أن جامع أمرته إذا طارقنا الحيض لأن الله أمر فأتوهن من حيث أمركم الله قالوا لا ذا أمر بعد الحاضر لأنك منهي عن قربان ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن فأمرك بما كان مهينا عنه من قبل وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين قول الثاني في المسألة لما يفيده قبل الحظر يعني الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي فإن واجبا فواجب وإن مستحبا فمستحب وإن مباحا فمباح وهذا أعدل الأقوال قال الشيخ ابن عثيمين والأمر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفه تفسدين طيب والامر بعد النهي للحل وفيه قول ان النهي خذ به تفي يعني هو يرجح وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن ثيمية وزركشي وابن كثير نصروا في تفسيره وجماعة من اهل العلم قالوا ان يرجع الامر الى ما كان عليه ولهذا الصيد اصل مباح فرجع للاباح جماعة رجل الرأتي مباح فرجع فرجع إلى البيع عشراء مباح فراجع الى الاباح لكن اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدمى ثم صلي احد يقول اني صلي للاباحة ها انما هي للوجوب او للناد بحسب الصلاة ان الصلاة لا تكون مباح الصلاة اما واجبة اما مستحبة كنت نتبع الزرق الكبوري ألف زراعة وهي أيضا للإستحباب وهذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة دي أول مخلفة المذهب اكتبوها بقى قيدوها المذهب الإباحة المذهب أن, إن الأمر بعد النهي للإباحة مطلقا نعم بس هما يوافق غيرهم في أن الصلاة واجبة ومستحبة ويقول لك دي قرينة بقى. نرجع إلى قراني الأخرى يعني الحنابلة لما يأصلوا هذا الأصل الأمر بعد الحظر للإباحة مش هيجي يقولك في فداع الصلافة إذا أدبرت فنفرية عنك دهما ثم صلي يباح وانت صلي لا حيقول زي الجمهور أو حيقول زي المخالف لي ولكن يقولون عندنا قرينة تجعلنا نحمله على غير الإباحة يعني هم كلامهم في التجرب يعني القران لكن إذا وجدت قرينة من نص خارجي وله هذا أيضا يقوي قول الحنابلة عشان نشتدوش أن نحن يعني بنضاعف قول الحنابلة <تصفيق> لا بد من قرينة هو يقول قرينة عندنا قرينة نرجع للقراء فإذا وجد قرينة من الخارج ندل على استحباب نقول بها أو وجود نقول بها أو إباحة فهي الأصل قال وَلَا يَقْطَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَأَبِالْخَطَاطَ الأمر يقصدي التكرار ولا ل... برضو كان في الأمر المجرد ليس الأمر الذي فيه تقييد بالتكرار او يعني مثلا كلما حصل كذا افعل كذا او افعله ابدا ده كده مقيم بالتكرار لكن كلامهم في الامر المطلق افعل هل يفيد طلب الفعل مرارا تكرره في كل زمان الامكان ليس مراد تكرره ابدا لانا فيش حد يفضل يعمل شيء طول عمره حينام وينشغل وكذا لكن مراد في زمان الامكان يقول الحابلة يقتضي الامر التكرار والمؤلف رجح القول الثاني وهو ان الامر لا يقتضي التكرار قال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقيل يتكرر وهذا هو الماذب يطلع الأمر يقتضي التكرار ان مطلقا وقيل بقى القول الثالث الذي ذكره هنا وقيل يتكرر إن علق على شرط يعني إن كان معلقا على شرط يتكرر بتكرره وتكرره وهذا لا إشكال فيه لكن كلامنا في الأمر المطلق الحنابلة على المعتمد عندهم يقولون يقتضي التكرار والقول الثاني الذي رجح ابن قدامة وأيضا رجح المؤلف هنا أنه لا يقتضي التكرار واستدل الحنابلة على أنه يقتضي التكرار بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا فقال رجل يا رسول الله في كل عام قالوا الرجل ذا عربي ولا عجمي عربي فسأل في كل عام لأنه فهم من الأمر التكرار فدل على هذا فهم العربي للأمر والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على فهم التكرار من مطلق الأمر في الظاهر لأنه قال لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم طبعا هذا في نزاع يعني أخذ رد كثير بين أهل العلم لكن هذه وجهة الحنابل والجمهور على أنه لا يقتضي التكرار والنزاع في الأمر المطلق وليس في الأمر الذي قيل بتكرار أو بغيره يعني لو قيل في الأمر يفعل مرة واحدة لا يقتضي التكرار بلا إشكال أو قيل فعله مكررا يقتضي التكرار بلا إشكال لكن النزاع في الأمر المطلق وحكي قال وقيل تكرر بتكرر لفظ الأمر وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحاب هذا قول رابع في المسألة والمذهب التكرار وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية المسألة مسائل أو المسألة الأخرى المشهورة جدا في الأمر هل الأمر يقتضي الفور أو مش يقتضي التراخي أو لا يقتضي الفور ولا التراخي بدون ش يقتضي التراخي يقتضي الفور يعني أن تفعله في أول زمن الإمكان أول ما يمكنك تفعل مطلقا القول الثاني وقول قول الشافعية أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تكرارا الأمر طلب حصول الفعل ولا يتعرض الامر لفور ولا لتأخير والمذهب الفور ودل على ذلك أدلة كثيرة منها قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وقصة الحليبية لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة لما لم يمتثلوا أمره لهم بالحلق فغضب لمجرد التأخير ولأنه عليه الصلاة والسلام احتج عليه على غضبي بمجرد الأمر قال أمرتهم فلم يفعلوا فدل على أن الأمر للفور ولأن التأخير عرضة العجز والانشغال ونحو ذلك فكان الفور أحوط وأبرأ للذمة ولأن, العبد لو قال ولأن السيدة لو قال لعبده اسقني ماء خلينا نقول بقى في اللي ينزمه الطعب لاش الزوجة قال السيد لعبده اسقني ماء فالعبد بعد ساعتين جاب له كباية طويلة يعمل في ايه يكسر على دماغه يقول له ما رجبت لك ماء يمزع عليك بس يا سيدي يقول انا قلت لك شو ما يحتاج عليه بايه يقول له قلت لك اسقني ماء فيحتاج عليه بماذا بمجرد الامر فدل على ان اهل اللغة يفهمون من الامر طلب الفور هذه وجهة الحنابلة وهو الصحيح في المذهب ولذلك قالوا بوجوب الحج على الفور قالوا من امكنه الحج ولم يحج فإنه آثم طبعا الكلام ده في الأمر المطلق اما الأمر الذي قيد بأنه يجوز فيه التأخير مثل الواجب الموسع فلا تقول الصلاة واجبة ومأمور بها والأمر للفور فيجب عليك أن تصلي بمجرد دخول الوقت نقول خرج هذا عن, ال... عن الأصل بقول النبي عليه السلام في حديث جبريل لما صلى في اليوم الأول اول الوقت والثاني أخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين فالكلام عند الإطلاق وليس عند وزود دليل يدل على فور أو تراخي فيعمل بالدليل ولكن كلامنا عند الإطلاق الأمر عند الإطلاق يفيد الفور عندنا ويفيد ولا يفيد الفور عند الشافعية وقال أكثر شافع على التراخي مش أنه يقتضي التراخي لكنه لا يلزم منه الفور لانه حد شنال الأمر يقتضي التراخي العبارة دي مصطحيحة الأمر يقتضي معنا للآمد يريد منك أن تترافف لا, لا دا مصطح إنما الترافف هنا في مقابل الفور يعني لا يلزمك أن تفعل على الفور وقوم بالوقف يعني وقال قوم نحن متوقفون لا ندري يفيد الترافف يعني يفيد الفور ولا لا يفيد الفور متوقفون بينهم والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه العبارة التي وقتت بوقت إذا فات وقتها لا تسقط كالصلاة إذا خلت وقتها لا تسقط فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول أو يجب قضاؤها بأمر جديد ودي مسألة غصولية هل القضاء يجب بأمر جديد ولا بالأمر الأول الصحيح أنه يجب بأمر جديد حتى في المذهب هذا هو الصحيح فإن قال قائل فلماذا أوجبتم على ال... على من خرجت صلاة عن وقتها من أصل صلاة عن عمدا أن يقضي قلنا بالأمر الجديد وهو إيه اقضوا الله فالله احقه بالقضاء في حديث رايث كان على امك دين او على ابيك دين كنت قاضيتهم فالمؤقت لا يسقط بفرات وقت فيجب قضاءه وقال ابو الخطابي الاكثرون بامر جديد وهذا هو الصيح في المذهب ان القضاء يجب بامر جديد لا بالامر الاول فاذا لم يكن امر جديد فالاصل ان القضاء لا يجب وقد يقال أيضا إنها أنه يجب بالقياس على قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أوليسها فليصليها إذا ذكرها فإنه إذا أوجب الصلاة على من أخرج الصلاة عن وقتها نثيانا أو نوما فإنه على المتعمل من باب أولى ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجه قال والأمر يقتضي الإجزاء أنه إذا فعل المأمور ما أمر به أجزاءه ولا يحتاج إلى شيء آخر يفعله ليحصل الإجزاء إلا هو سقوط الطلب بل بمجرد ان يفعل ما امر به فانه يجزئه لانه لم يطلب منه اكثر مما امر به فمن امتثل الامر على الوجه المطلوب هذا قيد مهم على الوجه المطلوب حصل الاجزاء يعني سقط الطلب وبرئت ذمته وقيل لا يقتضيه يعني الامر لا يقتضي الاجزاء وانما يجوز ان يكون في ذمته شيء اخر ولكن خلاف هذا, هذا ناظر الى ان عليه شيء لان الجميع يقولون من فعل ما امر به على الوجه الذي امر به فلا يذمه شيء اخر ففعل المأمور به يجب براءة الذمة إن كان على الوجه الذي أمرن به وأما إن كان هناك خلل أو قرنه معصية أو شيء فإنه قد لا يقتضي الإجزاء وقد يحصل الفساد أيضا ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل يعني الامتثال لا يمنع أنه يجب عليك القضاء إلا لو دل دليل على عدم القضاء ولهذا قد يمتثل الإنسان الأمر بأن يصلي وهو بثياب متنجسة مثلا أو في أرض متنجسة ويلزمه بعض العلماء بالقضاء لو تمكن من إثان بها على وجهه يقولون الأمر وإن اقتضى الإجداء إلا أنه يلزمك القضاء بدليل آخر وقد يقولون لا يمنع عجوب القضاء إلا بدليل منفصل مثل ما قال المؤلف والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه المسألة للأمر نرجع مع ذرتي نوضح المذهب أن الأمر يقتضي الإجداء ولا يجب القضاء والقول الثاني أن الأمر لا يقتضي الإجداء وقد يجب القضاء إلا بدليل منفصل المذهب أن يقتضي الإجداء ولا يجب القضاء بعد ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطاب الله تعالى للنبي و incrسل بلفظ يختص به مثل يا أيها النبي أو يا أيها الرسول هل يعم الأمة الجواب نعم خط... صحيح الذي يعنيه الجمهور أن خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب مثل يا أيها النبي ويا يا رسول مما يختص به خطاب له ولعموم المسلمين يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك إذا طلبتم النساء فهذا خطاب لعموم المسلمين وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لينص على أولوية دخولهم في هذا لأنه إذا قل له اتق الله فغيره أولى أن يقال له اتق الله وكذلك خطابه لواحد من الصحابة يعني إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا فإن الخطاب لعموم المكلفين وليس لهذا الصحابي إلا إذا دل دليل على التخصيص ولا يختص إلا بدليل مثل حديث برد بن أبي نيار تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك هذا دليل على التخصيص ومثل خزيم بن ثابت والخصوصيه ايضا في حق النبي عليه الصلاه والسلام مثل خالصة لك من دون المؤمنين ولهذا قلنا ان الاسبال ليس محرما الا بالخلال لانه لم يقل لابن بكر خاصه لك وانما كان خطاب ل... كان خطابا لابن بكر فهو خطاب لايه لعموم المكلفين انك لا تسمن افعله اخويا له وهذا قول الق... قال وهذا قول القاضي وبعض المالكيه والشافعيه وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الخطاب بعض الشافعيه يخص بالمامور وهذا قول ضعيف ويتعلق بالمعدوم المراد بالمعدوم هنا من لم يكن موجودا حال الأمر حال الخطاب بالأمر أو حال نزول الوحي بالأمر بشيء معين فلا شك أن الخطاب الذي أنزله الله تعالى بأمر في أنزله في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين أمنوا يتناولنا نحن وإن كنا لسنا موجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهم متعلق بنا بشرط وجودنا متعلق بالمعدومي حال وجوده أو بشرط وجوده فالخطابات اللي في الكتاب والسنة متناولة لكل المكلفين سواء منهم الموجود حال نزول الخطاب او الذي سيوجد لانه تعلق به تعلقا مشروطا اي بشرط وجوده على حال التكليف خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية انتبه ان الخلاف هذا يقولون الامر لا يتعلق بالمعدوم لكن مش معنى كده ان المعتزلة يقولون ان الناس بعد زمن النبوة غير مخطبين بنصوص الكتاب والسنة لا هم يقولون يدخلون بالقياس يدخلون بالقياس فهم يدخلونهم قطعا ولكن بطريق غير الطريق الذي يدخلو يدخلون به الجمهور يعني يقول تناولنا الخطاب الخطاب الموجود والمعدوم بشرط وجوده والاخرون يقولون المعدوم اذا وجد مستجمعا شروف التكليف فهو مكلف قياسا على من قياسا على الموجود لكن محدد ما فيش مسلم قال للناس بعد زمن النبوة لا يكلفون والله يا اخواننا هذا الكلام لو يقرأه مبتدع ويريد أن يلبس على الناس دينهم ولك س... ولن يعدم وجود أسماء كبيرة وقال فلان من, من, من أهل العلم والسلف أن المعدوم حال نزول الخطاب غير مكلف وفلان ينقل لك من الكتب نقولات والناس تضرب أخماسا في أسدهس وبالتالي احنا غير مطلبين بالتحكم الى الشريعة ولا بتطبيق الشريعة والكلام ده كان زمن النبوة بس لكن احنا غير مخاطبين وابني بقى قصورا ودورا على هذا الكلام فاذا لم تكن متمكنا جيدا وتفهم كلام اهل العلم جيدا وتعرف ترد المتشابه الى المحكم وتعرف اين نص العلماء على ان المراد ادخالهم بالقياس وليس نفي دخولهم اصلا هذه صارت من اهم المهمات في زماننا لكثرة الشبهات ومن رحمة الله انه كثيرا من اعداء الشريعة جهال لكن ايضا نحن فينا جهال كثيرون ولذلك لو اقتلنا برجل ذكي مطلع لبيب يفهم الكلام جيدا وعنده طلاع واسع يعجز, يعجز كثير من من اهل العلم في زماننا عن الرد العلم عليه لعدم تمكنهم من مثل هذه العلوم <تصفيق> طيب قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله هذا أيضا المسائل التي هي مسائل كلامية والبحث فيها طويل جدا عند أهل الأصول وجزم المؤلم أن يجوز أن يؤمر المكلف بما علم الله عز وجل أنه لا يتمكن من فعله إما لأنه يموت مثلا قبل أن يتمكن من فعله وإما لأن عنده مانعا لن يزوله فلا يتمكن من الفعل لكن يجوز امره على وما الفائدة الفائدة على سبيل الامتحان وعلى سبيل ابتلاء ويوجد مسألة طويلة ولكن لا ينبني عليها عمل مسألة كلامية ولا ينبني عليها عمل وهي مبنية على النسخ قبل التمكن يعني هذا مثلا من فروع أيضا هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن نسخ الامر قبل التمكن من فعله والجواب نعم يجوز نسخ الامر قبل التمكن من فعله كما نسخ الله عز وجل الصلاة من خمسين الى خمس قبل ان نخاطب نحن بها نبي عليه الصلاة فرض عنه خمسين صلاة ورجع الى ربه وسأله التخفيف فصارت في النهاية خمس من خمسين الى خمس مراحل من مراحل الايه؟ النتف وهو قبل التمكن من الامتفال قال والمعتزلة شرط تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه يعني يشرط عندهم في تكليف المعدوم بالأمر أن لا يعلم, ألا يعلم الآمر عدمه وطبعا هذا ممتنع في حق الله عز وجل لأن الله يعلم أن العبد قادر ولا غير قادر متمكن ولا غير متمكن فهذا يفرض مثالا في غير الأمر من الله تبارك وتعالى كان أمر استهيد لعبده أو نحو ذلك وهو نهي عن ضده معنى شوف لا خلاف أن افعل كذا إذا قلت لك أفعل كذا فإنني أنهاك عن فعل ضده لأنك لن تمتثل هذا الأمر إلا إذا تركت ضده لأن الضدين لا يجتمع فلما أقول لك صلي لا شك أني نهيتك عن الانشغال بغير الصلاة ولما أقول لك صم لا شك أني نهيتك عن الفقر لكن كيف كان الأمر نهيا كيف كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده قيل بالصيغة وهو بعيد وصابوا أنه نهي عنه بالمعنى وليس فالأ... ولهذا قال وهو نهي عن ضده معنى يعني اذا امرتك بشيء فيلزم من هذا الامر من حيث المعنى ان لا تفعل ضده لانك لو فعلت ضده سيؤدي ذلك الى ترك المأمور لان الضدين لا يجتمعان فلامكن ان تنشغل بالشيء وضده فمش ممكن اقول لك صلي وتنام او صلي وتأكل حال وقت الصلاة او صلي وتبيع حال الوقت الذي فرطت عليك فيه الصلاة الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة لأن إفعل غير لا تفعل صيغة إفعل غير صيغة لا تفعل فلا يمكن أن يكون الأمر نهيا من حيث الصيغة ولكن الأمر نهي من حيث المعنى يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده طيب الأول الأمر بالشيء نهي عن ضده أي عن جميع أبداده لو كانت أبدادا وعن ضد عن ضده الوحيد لو كان ضدا وحدا طيب النهي عن الشيء أمر بضده أيضا من حيث الوزوم نعم ولكن ضد واحد فقط يعني إذا قلت لك مثلا أو لا تطلب الزنا فأي شيء تنشغل به عن الزنا خلص مما لا يجتمع معه يكون حصل به الانشغال عما نهى الله عز وجل عنه فهو أيضا من حيث الصيغة النهي عن الشيء أمر بضده وهذه أمور عقلية يعني العقلاء لا ينازعون في هذا لكن كلام في كيفية التناول هل هو بالصيغة ولا بالمعنى قال والنهي يقابل الأمر عكسا كل ما قلته في الامر قل وزانه على سبيل المقابلة في الناحي فاذا كان الامر طلب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه او على سبيل الاستعلاق نقول مثله في الناحي dynamics نقول استدعاء الترك يعني غير الفعل الاستدعاء الترك, الترك. فالناحي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاق كما ان الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاق فهو ضد الامر مقابل له ولكل مسألة من الامر وزان من النواهي بعكسها لكن النهي يفتضي التكرار بلا شك الفروق بين النهي والأمر هنا في هذا إن الأمر فيه خلاف يفتضي التكرار ولا لا لكن النهي يفتضي التكرار بلا شك إلا أن يقيد كلام في المطلق لأنك لو, لو لم تنتهي طول الوقت لو أنت لا تنظر إلى النساء وعدت بعد الأسبوع فنظرت إلى النساء خلفت ولم خلفتش؟ قال فالنهي للتأبيد إلا أن يقير بوقت معين مثل لا, لا تقتلوا الصيد وأنتم حروب ثانيا النهي يقتضي الفور لأنه لأن لأنه مطلوب منك إعدام هذا الشيء أو عدم وجوده منذ سمعت الخطابة بالنهي فهو أيضا على الفور ولكل مثالات من أمري وزانوا من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من أحكامي يعني فلا نطلعه بذكري أحكام خاصة بالنهي تكون تكرارا فإذا كان الأمر للوجوه فإن النهي الأصل أن يكون على التحليم هذه أهم مسألة النهي أن النهي المطلق للتحليم وقد يحمل على الكراهة بدليل كما أن الأمر يحمل على الاستحباب بدليل أو بقرينة بقيت مسألة مهمة وهي أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد او لا جمهور العلماء على أن النهي يقتضي الفساد خلافا للحنفية فقالوا أن النهي يقتضي الصحة احنا شايف يقولون النهي يقتضي الايه الصحه مع التحريم وملا ينازعك في التحريم او الكراهه ولكن يقول النهي يقتضي الصحه حمل الجمهور يقولون الفساد عندنا عند الجمهور مطلقا لكن الخلاف بعد ذلك يكون في بعض الصور يعني فيما يتعلق بذاته او الى امر خارج او نحو ذلك الحنابل يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات او في المعاملات عاد, الشيء عاد النهي لذات الشيء أو عاد النهي لأمر خارج عنه النهي يقتضي الفساد مطلقا والقال أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها وقيل قول الثاني لعينه لا لغيره. يعني إن كان النهي لعين الشيء مثل النهي عن الصيام أيام التشريق فهذا يعين الصيام فإنه يقتضي الفساد وإن كان لغيره لا يقتضي الفساد مثل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة يقولون إن النهي هنا لأمر خارج فلا يقتضي الفساد وأما الحنابلة そ matériقولون النهي يقتض مطلقا عاد لذاته او لشرطه او لامر خارج عنه وقيل في العبادات لا في المعاملات يعني قيل اقتضي الفساد في العبادات لا في المعاملات كل هذه اقوال خلاف المعتمد عندنا وهي الفساد مطلقا وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة والصريح ما ذهب اليه الحنابلة لان المنهي عنه مطلوب عدمه شرعا فلو أننا صححناه لكنا مراغمين للشرع مضادين لمراد الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد أي مردود فلو أننا صححناه لم يكن مردودا لأنه وجد عن صورة صحيحة فكيف تتقضب إلى الله بشيء نهاك الله عنه أو كيف يوجد شيء أراد الله عز وجل منك أن لا يوجد فليس الكلام في الوجود الكوني الكلام في الوجود الشرعي هي الذي هو الصحة والصحة وجود شرعي فما دام الشارع لا يريد وجودها فلا يمكن وجود فالنهر حينئذ نقتضي الفساد ولهذا قال الحنبات بفساد البيع وقت نداء الجمعة الثاني وبفساد الصلاة في ثوب الحرير وبفساد الصلاة في الدار المغصوبة وبفساد الوضوء بالماء المغصوب إلى آخره وبهذا نكون قال فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ يعني ما يقتضيه اللفظ بالنطق بقي الكلام على المفاهيم ويأتي هذا غدا إن شاء الله تعالى والله الموفر